كورونا البطايةس كورونا البطايةس يعني أنا بتكلم عن ا ل ب ا ي ت س أ ك ث ر من 6 شهور جانا وطلقو أ ك و ا معايا يعني ق و ل أنا أ ك ذ معايا عشان ا ل ك ا م كمان ج و ا يحصل ع و د ا ل ه جم. الكورونا البطايةس أ ك ص ر من 6 ت شهور البطايةس أ ك ص ر من 6 ت شهور يعني أ و ن ا ل يعني كلمة كورونا البطايةس يعني أنا بتكلم عن ا ل ب ا ي ت س أ ك ث ر من ست شهور إ ل أسباب اللي ع م ل ك و ر و ن ك البطايةس إيه ك و ر و ن ك البطايةس حاجات فيه. لكن أهم تبدين سبب على أي عدبة ي ا ن ي عندك ر أ تبدين ا ث ي ن هما دول اللي ممكن يعملوا كورونا تباعا السبب الأول طبعا فيرا هباغي وبالتحديد اللي يعمل كورونيرس زي ما ح ك ن ا حتى ا ل ف هو دي و C و D لماذا دي و C نبر إنهم يعملوا كورونا السبب ا ل ي اللي يعمل كورونا هباغي هو طبعا هوتوميون ت ب ن ا هوتوميون هباغي يبقى عندنا تبدين ث هما دول اللي يعملوا هباغي فا ل أ ا اللي كانوا ك ر و ن ا ك و ا ي ت ر زي ما ح ا ن و ا ه كوفيد 14 أنا بقول لك ساعة كورونا ا ل ي م ل ا ل ن ي يعني ا ص ل ا ً و ل لك و ر و ن ا ك و ا ي ت ر يعني ر م ا ك و ف ي ت 19 ف ط ل م د ش ه و أبو إذا ن ا ق ل ك اليوم مرة ا ح د ا ل أ س ب ا ب اللي ت ا ن و ك ر و ن ي كوفيد 1 ت ر ب ب الأول ا ي ر م ت ر ب التاني. أي أسباب ثانية وصل عليه؟ ا ه طبعاً في ل و ي ن س و ن ممكن يعمل زي ما ا ح ن ا قلنا ذ ك د ه و ي ل س و ن بيز في ألفا وراء ا ل ت د ي ب ن م م ك ن يعمله ب ا ي ط جداً. إنما السبب اللي أنا أعتقد هو ب ر د و ا ل ك و ل ي عاجزين بس نعرف قبل ما ن ص ف ب ا ل ه ب ا ا ي ت س هو ا ز ا ي ت فرق بين ا ل ب ي ر ن ا ل ب ا ا ي ت س و ا ل ل ك و ل ي ا ل ب ا ا ي ت س هم ا ل ل ث ن ي ن ت كلينيكي ج د ي ك ا ً لكن ا ز ا ي ت فرق بينه. م ا ل ا ي ت يوضح العيان اللي ب يشرب الكحول مقابله ا ل ب س ي س بتقرأ منهم أو ب ت ظ ه ه م عن طريق ح ا ج ت ي ن لما أجي ق و ل ه إن أنت عم ع ش ر الكوليك ا ل بطاري، آه هو تلينيك ا لذاي بيرة ل ب ط ا ي ت لكن بتقرأ عن طريق إن أنت حالة الكوليك ل ب ت ل ا ق ي ا ل ن ي و ر و غ ل و ب و ي ن إ ي حتى الكوليك ا ل ب ع ي ه ا ل ن ي و ر و غ ل و ب و ي ن إيه ذا بيطلع ب و د في الكوليك ل ا ل بطاري. السالح تاني، إن أنت ما ديشوف إنزيمات ا ل ك ب في حالة الكوليك ل ا ل ب ط ا ي تزعل الضغط ونزيف. ل ع ل ي ي ن يعني وياهم. ط ب ع ا في ب ا ي ل ا لبطايتس الاثنين برضو ي ا ه م لكن خلي بالك يقول لك نسبة للضغط إلى ل ل ج ا أسر من اثنين إلى واحد. على ما ه مفروض ا ي وقت عنده برايلا لبطايتس ثلاثة للضغط عالية و ل ل ج ت عالية. ه ممكن ثلاثة للضغط ا ع ل ى من ا ل ج شوية، لكن بنسبة ق ل من كام. اثنين ل ى واحد. م ا ما جدي واحد مثلاً، الجر عنده ميزة، والضغط عنده م ي ة بس شوف النسبة كبيرة ج د ا نوعي. ا ن ه و ا ل ك و ل ي ك ي و ل ن تشكل كده و ف ا و خ م و لأن أنت عم ل ا ل ب س أكثر من كت أكثر من كم النسبة بينهم أكثر من ا ي ن إلى واحد ي من الحاجات اللي ممكن توضح م ع ي ي عن ك و ر و ن ي ك ي ا ل ض ا ي ت س لكن مش ده م و ض و ع ن ا ا ل م و ض و ع ا ب ي و ك ر و ن ا ا ل ا ت و ن ا ي بقول ك في التبادين اللي بيعمله كورونا ف ا ل ض ا د ا ت م ييجي ر ا ب ي ا ل ا رقم واحد ورقم ا و ن و مليون طبعا الفيروس دي أ ك ث ر في الميل ا ل و ض و م ي و ن دي أ ك ث ر في الميل ا ل ت ن ي زي ما هنشوف كمان شويه المهم عدنا خفافا ك و ر و ن ي ا ل ض ا د ا ت س ن ا في عندنا نوعين من نوع كورونا و ا ح في نوع حميد ا ن و ع حميد اللي هو المايل دفور اللي كانوا كمان بيسموه كرونيك ب ا ل ذ ي ت ن ه ا ل ب ا ي ة اسمه ي ب كرونيك بالذاتن ه ا ل ب ا ي ة النوع ا ل ا ن ي اسمه كرونيك أكس ه ل ب ا ي ة ا و س ي د ي ر ه ا ل ب ط ا ي ت معيار م ع ي ا ن بالنوع الأول اللي هو كرونيك ب ا ل ز ا ت ن هالبطاية يعني ي و ب ل ذ ت ن ه ا ل ب ا ي من اسمه مايل دفور يعني إيه مايل دفور كل اللي بيحصل كأي ش م ع ن ر ن ي ا ا ة من وجود؟ إذاك ي و ل له ح ت مش بطايح، لكن ا ن ا ل ت ر ك إذا اسمكronic د ر ز تن هي بطايح يعني ب ق ا طبعاً ه أ ن ب ا ي ت س ت ن ي ع ن ت ر ا ت الإنترنت والإنترنت ي ص ي هنا. ي ف ي ن هي غرفة ب ر ا ي يعني في لو جت شو ل ق ت عينة، أتى غ ر ة براية فيها الإنترنت و ا ل إ ن ت ت هل في حاجة ثانية في هذه عينة؟ ا ل ا ج ا ب ة لا. إذا كل ما هنالك هو أن فيه ن م ل ا ل م ا ت ميتال في البرتة الطريات و م فيش أي حاجة تانية وبالتالي هذه الإمكالمات ميتال مؤذبة و ا ن ا م ش م ؤ ذبه مؤذبة جداً ليه مؤذبة؟ لأنها ما ب ت ن د ش ش ي ه ما ب ت ن د ش ديها هو ما بنتشيله على خلايا خفيفة هو كل بيحصل ا ل و م و ج و د في ه م البرتة الطريات وبالتالي هيدفع العين ا ع ا ي ش و ع ن د ه ا إمكاليش ولكن هذا الإمكاليش في مين؟ .ألا تفهم؟ هذا ك د ه ا ن هو في ه ا ن ت ر ا م ا ت ا ل ي تنزل موجودة في ا ل ب ا ت الكيوبول أو في s t o r i e البروت ا ل ر ي ا ت إنما هل المعلومات ا ل تنزل ليه؟ ليتمدي أذيع على ن ا س ا ط ي ف لا. إذا ا ل خ ل ا ي ا ا ل أ ب ل ي ة نفسها سليمة ولا مش سليمة؟ إذا هي سليمة ما يحتاج ش حاجة. إذا كل مشكلة هذا ا ل ع ي ا ن في حياته إنه و يروح يوم ما يروح على د ل م و ر و ي ا خ د عينة من المكتبة عيبا فيه، ا ي ه ه ي ب ا فيه ا ن ت ر ا م ا ت ا ل ي تنزل هنا ك د ه في البروت ا ر ي ا ت إنما أنت كلام مفطين اللي هي معذبة. فالسؤال المهم، ط ب ع ً هي بدأت كذا، هل مع الزمن ومع الوقت هل ممكن هذه ا ل ن ع ل ا م ا ت اللي ترد إلّا أذابها، متي ت ف ي ه ا على الليبر، فممكن مع الوقت تيجي الليبر تضرب الإجابة نص، إذا هذا ا ل ن و ع م ا يمكن ي ط ل ل ل ي ب ر تروم، مرة م ف تقعد مع الصوت مع ن ف س ك ك د ه وتحسبها ح ز ب ف بسيطة بيتزامن، فأنا خ ي ف من ا ل ك ر و ن ا ت ب ا ي تزيد، عشان في الآخر ب ي ع م ل ي ه نبر تروز أنا بقولك ا ن ا ل ن و ب ن ظ ر ا ن ه و ي ع م ل نبر تروز إذا العيال اللي عنده كوروني ك بالذات س ن ت ب ا ت ي ت س هل يخاف أو ي لا ن ا لخافه و ا ق لا حلا كتبه عليه لا مش م س ت ج كتبه عليه ل ا ن كل ب ط ا ق هذا الفونديشن أ ب من اللي ك ت ب ع ل ه ل أ ن هو ن ف ر طب هو ل ي مهم طب هو نبر النوي اللي ن ر تروز لكن هل يخاف الإجابة ب ر ض لا ذ ا ا ل ع ي ا هيعيش طو عمره عنده كوروني ب ا ل ي ت س ن ت ب ا ت ي ت ولكن نبر ا ل ن و اللي بيصير ع ت ق د ب ق ى دكتور الهند اللي ي ث ب لهذا عينه، ه ا ي ت ي ر ح ا و اللي يكتبوا ي علاج، ل ا ن ا ن ا مش محتاج ا ن ا ن ا ك ت ب و علاج، ه ك اللي ا ك ت ب ه منه فيه واحد فلو كل معاصرات، كلوا أ ب كل ش ي ه كل ست شهور بس عشان برضو نطلعين. ما جايز العينة ل كنت ا خ د ه ا غلط، ما جايز. ا ل ن و ده ممكن في حالات و ن س ق معيلا جدا جدا جدا ممكن الكلام اللي عندي ذا يطلع غلط ويقلب ل ك و ر و ن ك ب ا ع ا ي ط ر و عشان ك ذ عشان ا ب ق ى م ط م ن هاخد عينة كل د ي كل ست شهور. ن م ا هذا عين ت و ا كلينيكل أو بايو كيميكال. كلينيكل ما ب ي ت ك ش من ح ا ج ق ي ب ة والله ممكن يشتكي من حاجات بسيطة فاتيك خ ي ف مثلاً ممكن ج ا م ب ا ليني و ج ا ه و س ل ن ا إنما في ا ل م ع ظ ر هو مش كيش ا ل حاجة كذي كلي برضو ما توش حاجة إنما أنت ممكن تلاقي بس إنما تثبت إيه إنما تثبت بتبقى عاريه سنة أو أنا خ د عينة أو إنه ي ع ت ب م ن ا دوش ت ع ن د كورونا ب ر د ت ل في ببائية وهذا النوع نوع حميد هتعيش وها ت م و ت عندك الببائية مش ه ت م و ت عندك ليه عندك ر و ي ع ك و ر و ا مش ع ر ف ب د ه ك ن ا ك ر و ا ل بردتة ي الببائية وحطت م ع ط ب ع ا النوع إذا ك ه ا ل ل ي ه و اسمه كورونا ي أكتر خلاطات هو ده نوع خطير جداً كمان هو هو ده ا ل كبير فوق يعني بكل ب ط ا ط ة هذه البكتيريا ليست إيدة أو هذا ا ل ا ن ك ل و ن ي ش ن ليست معدم يعني إيه ليست معدم يعني المرض هاي ميتيد هاي ميتيد وعلى إيه على ا ل م ض ا ي ت عندنا كورونا أكتر م ي ب ك ا ي ت ي في البداية و م ع ن د ن ا أنواع ك ب ي ر جداً النوع الأول فيراش ن ا قلنا فيراش ب ي فيروس ونوع ك ا ن ه يبت مي أ يوم. نبدأ بالفيروس ولا ب ا ل أ ط يوم نبدأ ب ا ل ف ي ر و طبعا الفيروس د ي أ ك ت ر في الميل. اللي بيحصل ب ا ل ب ا ب ق ا اللي بيحصل في ا ل ف ي ر و س ا ل ي ء أو ا ك و ر و ن ا ك ت المضيء في العين. إحنا قلنا الكورونا ب ي ر د ك ك ن ث ي ر كلماته بتنزل هنا في جروة قرية. هل ك ن ف ي ه ح د ت ا ن ي ة لا لأنه مؤذبا من جد شيء. ا ن ا هنا ب ق ى ح ه ي ق ع ل لي ا ل ا د ب يعني عارف ا ل ا د ب يعني هيبدأ ي م د ي ي م ي ا ل ذ ا ن ت ر ن ت الكذب اللي هنا في ا ل ب ر و ت و ك و ا ت يبدأ ت س ح ث عشان ت و ح ف ي ن ب ع ى نحو الهبات ا ط ي ب ومتى إ ن ت ر ا ت الكذب هنا كده؟ تبدأ إ ن ت ر ا ت الكذب ي ت خ ل ت كون خصوص كبير جدا عشان تختار من تختارك الهبات ا ط ي ب و ن ث ك ل م الحركة دي حركة بديعة وجميلة ورومانسية جدا في ب ت ب وانت ب ا خ ذ ب ي و ب و ج ي وشوف الحركة دي وسميها اسم جميل قوي يقول لك إ س ه ب بقى... r i d g i n g يعني b r i يعني جسر أو ص ب ر فالإنترنت ب ي س ب عمل سوبري عشان تروح تينه عشان تختارك ا ل ه ي ب ا ت الصيف وطبعا وهي م ش ي ه بتموت بتمشي ع ل ى ا ل ه ي ب ا ت الصيف وانت موتها فهي تموت ه ا من جلد قوي يقول لك جلد شين جلد ب شين جليكروت ويا ريت ا ل م ت ا ئ ن بتضعف على ك ذ ه ومرة ح د و ما ما بيشدوش ح ا ل ج ي و ش عشان يعمل و يوقف على ك ه ا ن م ا بيداوي يعملوا إيه ب ع د يروح و ا يموتوا يذروه ه ز م و ا ا ل ه ي ب ا ت الصيف ومو موتة حلت من الجدات ا ل ي ف ح ت الآن هو ب ق أكله من اللي بس طيب. ا ل ت ك ل ف من اللي و ج د ي والجماعة إحنا حلو أولونه جديد ميل ميكرو أو بيت ميل. يعني كله من ب ي ت ميل. يعني حلو متأكله. عشان ك د عم بيضبط النظر الجبن الرومي ا ل ك و ا ن جيم. عشان ن ت م ب ش ك ل ج ب ن الرومي ا ل ك و ا ن جيم زي ما تيجي بالضبط الساعة كده ب ي س م ى الحركة ي البيت ميل. خلاص. بأول حاجة ك ا ن ت م كنا بس ب ت ف ي ب في البرتر تريات. ب ع د كده عم ل ي ج ي ب ا ل ج ن ج ل برو. بعد كده عم ي ل ب ي ت م ي ب ع د ك د ا سنتعامل لك منظر ب د ي عاطفي رومانسي جدا جدا جدا لدرجة العين لما تشوف العين بتاعته بفين عليه خطفهم ع البيت ل ا ن ن ت ع م ل لك منظر رائعة هذه كذا ق ي ا ا ت ك ي و ا ل ه ذ تمام بعدها المنظر ه ا وقولي لو ا ن ت في حياتك ونشوف المنظر رأي ن ه يقولك ي ط ل ا ي ب ل ى ت ع ا ل تيجي ذاته صار يزمن ف ت ر في ا ن ت ر م ي ش ن ا باقي ا ن ت ر ن ي ش ن ا مع الوقت ومع الزمن ي ق ا ع وتعطيني إن ا ت ه ا سبوب كذا جنب بعض فيقولك في ما في ف ر ي .وتف ما في تنهيل، ونلفر كل ما ناتش، وقولوا ل ه كل ما كرني، كانوا يطلعون م ث ل ا ن م ا يقولك تف في ا ل ب ر و ز تف في هيلتي، تف في البروزة، تف في هيلتي، ويقولك ا ل ن ظ ر ا ي ت ق ر بالنظري، ه ي ق و ل ك م ن ظ ر الجردة، تف صار، تف تف تف تف، ي البروزة، ت في هيلتي مع تف في البروزة، فيوم يسموها ر و ز ش ف ت ا ل ن ظ ر عملت رو ذا روزة. ذ ا خلي ن ا ل ن ا الاستلمات ي ت ل هذا إ ت ا خ ت ا ر ت الهبات ا ل ك ي و ب ت وبدأ الهبات ي ط ي ب فيه ث م و ف هيحصل في الآخر ن ط م ه فيه هارتفتشر وهو نظف ا ر ت ف ت ش ر فيه الطور إذا هذا النوع في الآخر ه ي م ت ن ب ي ه الحل ل ا ن هو يوصل فيه يوصل للطروق. إذا الترونيك ا ك ت ر ب ب ط ا شتعرفوا م ي ن بتعرفوا س ا س ر من البيوت. أنا ليه عندك طيور كناري عندك ا ن ك ما ت ا ب ل عليها ا أو و ا خ د من الطيور لو ترى ك ر و ن ا ي ت ش في البطاية يعني كل ب ط ا ط ة ترى م ض ر د ة ن ا لكن إ ن ي ي م ل م ا ت ه اللي ت ن ت ش بورطة رياض أو ل ل ك ر و ح أو تجي من د و ر ط ة ما عندكش حاجة ما ف ك ر ش في النبرة خارج ا ل ط ا ئ ا خ ل ي ك تدخل من ب و ر ن ا عارف م ن ك طلب و ح د بس إيه هو الطلب ده زيارة ه ش و ف وش ك ك ن ت ت ش و ا ن ما لو ترى كورونا ك البطاية تعرف منين ا ل ي ي ن و م ا ت اللي ت ن بعدين بيجي ن ك و ر و ن ا ا ب ي و س ب ي ي ه ده ت ج ن ق و ل ب ط ا ي بعدين استعمل لي إيه د ي ت ن ي بعد د ي ت ن ي في المزر جميلة بعدين ا ل ل و ا عليه اللي هو رودر وطبعا خ ل ي ب ا ن ك ا ن في الآخر هي ن ت هي في الحال عند ا ي ه لبر فلو السؤال الأول طبعا لا تروح تحكي بالضيافة هو ده اللي, اللي لازم نعالج هو ده اللي, اللي ما م ع ل س و ش لابد إنه ه ي ت ج ه الحد ي ن ح و ا ي ه نحوى لبر فلو لكن في سؤال لازم يطرح نفسه ب ا ل سؤال مهم إيه هو يا ر ن ت يعني أنا ب ر ا ت عباشا واحد في ت ن ا واحد فيكم اكتشف النهاردة ا ن عضو البضاعة السي ا ن ت ه ي ج ي ن ه ليفرسروز، و ا م ت ليفرسروز ده هي اللي ه ي ب ت و م ة و ا م ت يموت بسبب ه ي ب ت و م ة م و ض ا ت ه قال ل ي ف ت بقى ع اللي ا ل ب ض ا ي ة T. ب ا ل ز ا ت على ف ك ر إ عضو ا ل ر ق ع ل ى ح ا ج ة ا ن ب ض ا ع ت ي نفسه لحد ز ا ت ه ب ض ي ر ة ض ع ي ف جد، يعني بضاعة تضعه ب جدا و ع ن ا ف ك ر أية ح ا ج بقى س ت م ر هم الوقت اللي ب د ا أتن موضات ا ل م ض ا ي ف تدل منه أنت. بعد ما اكتشفناه، يعني قبل ما نكتشفه م و و ض ا ه كان عايش، لكن م ا ك ت ش ي م الحاجة. بعد ما حطنا في م ج ن ّ بدأ هو كمان يحطنا فيه. في في بيرو. و هنالك الحقيقة ليه جدا هذا الفيروس برضه و ع ي ز جدا لكن عنده قدرة غريبة على ا ل ت ح ي ل يعني ايه على التحويل عارف ا ن ا ل ي فيروس د و ده حوالي 20 ا و 2 م س و ع ش ر ن نوع كم نوع يعني ه ن ا ل ا خ ر ق ا ل ك ده ه و حوالي 20 ا و 2 م ن و ع وعشان ك د ه ولا ع ا ر فينا ش ك ل ه مرتق ولا ع ا ر ف ي ن ن عنه م ل ب ك ت ي ر ن لحن نتكلم في كم نوع 25 ن و ع ا ل ح ا ج ق ة اللي نتظن ا ن ل هو فيروس ذكي جدا وعنده قدرة على ا ل ت ح ي ل غير عادية إنه ما خ نوع النوع اللي ب ق و ل في أمريكا هو طيب و ل ن و ع اللي ق و ل في أمريكا هو طيب كم ون. أخطر نوع ف ي ش وأقوى نوع فيه وأشرق نوع فيهم هو طيب و عارف يعطو رأي هادي والقوة الأولى عارف؟ فلازم ي د ع ي ب ق ى أ ش ر ق نوع و أ ك ث ر نوع لأنه مش ر ا ده النوع اللي عندنا خاص مثلا هو طيب كم طيب أربعة. ح س ن نوع فيه و ا ل م ت ب ج ي وكامل ويحس ا ن ه هو ب ط ي جدا. هو ده النوع ا ل عندنا ص ل كفاية رح م ي ه معذلون طيب أ ر ب هذا الطائر كتبلنجي د وبطيء جدًا على ا ل ر م ا يبدأ يشتغل ويعمل حرف ا ل ك ب وكتبت كلامي كم 15 كم إذا ا ن ت ممكن يوم أجلك ب ي ر س فيه يعني ا ن ت ل ا ي ج ي لك ا ن ت ض خ م ت ل ا ج ي لك و ض ي ن كم ق ي م ا ر ب ع ة بطيء جدا. علما ت ب ت ا ت ش ي ك الشيك ن ت ع ن د كم س ن ا بعد خ 5 س ن ا يعني ن ت ع ن د ك ب خمسة وستين كع. توضح لي بالكم. شغله ك د ه اللي هو البضائع ت ا ي ل ت ر و ز لي. ت على تمني خ ة ع ش خلي بالك بعد خ 5 ش ر أو ع ش س ي ن ت ا خلي بالك ا ن ن س ب خ م ن ة المية من ا ل ل ي عندهم روزات ببيرة C قبي لابولي. ي ق ل ب و ل ي هبتون. خمسة في ا ل م ي ر ا ب دي ن س ب ا عصق ا ل أ ي م ش ي من الصغير. بالعكس الناس ت ي ر ب ج د ا عشان ك د ا بتقول يوم هتسمع في واحد يموت بسبب بسبب الهيدرومونا ده ك ه ا ن هو ك ر و ن ا ك ث ر م ا ط ر ي ق ة السابقة. ا د ي ن ي شو كلينيك؟ د ي ن ي كبد شرط. أعتقد كل ك ل ا شرط ما يعيش. ل ا ن ا ن ا اللي م ي ن ي هنكتشفه. أديني كبد شرط كورونا ك ث ر من الطريقة. أديت خ ر ولا ل ف ا ج ي ب من ا خ ر واسمه ي ه كورونا. هبطي؟ ما أ ر و ى ل ج ي ه و ك ر و ن كي. ك <تصفيق> ر و ن ا ك بطاري. ا كان الكلينيكال بكتير خ ا ب د أ بالفيروم ولا ب ل ق و ل ن ي و ن يبدأ ب ا ل ف ي ر و ل لأنه هو ا ل ي ج ي د ك ا ل م ح ا ن ا ل ف ي ر و ل أو ا ل ا ك ت د ف ي ر و البطاري. هاي ق ل ر ق م واحد. هون، ب ط ا ي ندم ف ي ر م الأمور قمني تميل و ا ل ك أثبت. هاي كده ت ر ة كوروناك ب ت ا ر ي ا ل ك ل ي ي ك ي ب كلينيكال ب ك ت ر كل ما كلمات. الكلمة الأولى أقصد ك و ر و ن ي ك ر و ن ا ل بطاري ب ق ي ك ل م ة ا ل أ و ل كلينيكال ب ك ت ر وبي وبي ب ط ا ي حقول الغطان وتكتب الغضائية اللي هو ف ح ن ا في بروتين كومليز ا و ا ن د و س ي ا وبيبقى فيه جوندر وبيبقى فيه ا ل ن ر ج ل تنزر الليبر تنزر ا ل ي ب ر اسم ه ك و ر و ن ي ك ه غ ض ا ئ ي ة والكلمة ي ا ن ي c l i n i ل a l picture of c o r o ر و ن يعني ي ا ي ه كورونت ي في الليبر يعني يعني الليبر بالضبط إذا ه و ك ا ن ي بقولك ل ك ر و ن ا أثبت بطائس أنا ناقص ا جيت أقول ر ا كلمة جديدة ل ع ن ل كلينيك الفيتشر ه ي ب ر رقم واحد ه ي بطائس ص د ي و ن ع م حتى ا ل ف ي ن رقم اثنين كلينيك الفيتشر الكرونيستي اللي هو وكأني بقولك كلينيك الفيتشر و ط ي س وفي ب ر ر و ز اللي هي كانت ك ي ه كانت أ ف ا س ا رقم هاي ب ر ت ا ئ س وليبر طرود يعني وكأني بقولك النهاردة لما ج ب لك سؤال كورونا في ب ط ي س المكان و ك ن ي بقولك ق ل ما طايض ر عن ي عن ا ل ل ب ر ي ن ي ك ت ب ت باله ب ط ا ل ح ت ف ي ف م ت أ ث ة الأديم، حطيت بالليبرت ا ل ة اللي هو كان ل ي ب ر في اليروي، مكور ك ا ل ه ي ر ن اللي هو من الآخر، يعني ك ر و ن كتب ب ا ي ت س ا ا ي ت و كمان، وكورونا تي، وكذا ب ح ن ا خلصنا ك ت ي كتير ش ه ر فيه بايرن، ك ر و ن ي ك ب ا ي ت خش على ا ل و ت و م ي و ن ا ل و ت و م ي و ن نفس الكلام، بس هيبقى في أرض الرضو ميوني، م ا ت ي ش ن ط ب ع ا ا ل و ت و ميوني بيجي إمتى؟ بيجي ث ن ي ن أكتر، ط ب ع ا في الكمين، لأن ا ح ن ا قلنا ب كده، ا ن ت خلص من الكمين جازنا عن دومي. مش مظبوط يعني بقى الحاجات عندهم مظبوط يعني هو كتبت الجهاز مش مظبط قوي فعشان ترى بيبعندوهم ا ض ر أ و أو م ل و م ة ا ل ا س ت ي ش ا اللي هو ما ي ب ق ى حشوه ممكن ي ب ى ت ي ن ي ملته كلامية بلردي م ن ك ي ع ا ي ب ل ي ا ف ط ر ي ا ت الحاجات دي كلها عيال مش م ع ي ه ة ذا كذا كلمة بيتشر خش ب ق ى ر ا ل ا ت ف س ا ش ع ل ق ا ل ا ن ت س ا ش في م ا ن و ل كلمة ولازم تبقى ا و ل كلمة اللي هي يعني ب ي ك ت ب ر حتى الكلمة ع ل ا ي ة ك ر ا و ل كلمة فيوتي، ع ن ي ن ا شخصاً ك و ر ي ن ا ك ث ر ما ب ي ت في أول حاجة في فيوتي، ب بعد ا و ل ح ا ج ي و ت ي وطبعاً ك و ل و ن ا ك ل ا م ي ا ن ا قلتهم ن ه في كان ح ا ج واحد، و ك ل م ا ت بيجند فين في ا ل ب ر و ت ا ت اتنين ل ر و د ب ر ا ج ن ج ل ك و ثلاثة دي اتنين ل ر و ر ب ع ة ر و خمسة بيحصل ليفر ل و ة حاجات، الحكيتني اللي بتشوفهم في ا ل ع ي ة مود الفيروس ن ش ا ل ح ا ج ت ي ن اللي لما تشوفهم في ا ل ع ي ر ة تروح على فكرة رابطة ع ن د ه ل فيروس م ا ش ي مش ك ا م ل إن هو ا ل c ي ك ر و i n g b r i d g ج n g r e c r و ا ل ج ي ت م ي ا ل ا ث ن ي ن دول من الحاجات اللي لما تشوفهم تروح للفيروس إيه؟ الفيروس م ا ش ي تبدي ت س م ك ي و حالتين اللي ع ل ي و م العين أهم ح ا ج ت ي ن فيهم من الخمسة اللي أنا أعطهم ب ر ي د ج i n g r e c r u عندي عندي دي ميل طب تاني حاجة ب ع د ك ل ه في ا ل s i n طبعا هنعمل v e n t i هتلاقي ي ه في l i t i o n t أي كلام بقى ن م ك ا ب ا م ع ا عالية هل عالية ا كيوت بطيت ولا قل ت ل م ا قل ومش قل تلمس؟ قل كثير. يعني يبقى عالية ذي؟ حول أربع مرات خمس مرات ا ب ل لك كيوت بطيت. وومن جيلك كيوت بطيت ممكن تضغط على 20 مرة. أنا م ا ح ن ا أنت ت ك ل م عن كم مرة؟ أربع أو خمس مرات. ال اللي... طبعا عندكم ب ق ى كل حاجة تبقى موجودة هنا بالبروبين هيقل ولا نورمال ذا؟ لكن طبعا ال البروبين جديد والأنبيون ه ي ي ق ى م ل ه هو النورمال ولا هيقل ولا ي د هيقل ل ن المرض ت ز ي كذلك اللي هي المدشيشن خوش أهم حاجة في الدنيا تريتمسز من ك ر و ن ا كوفيد تعالي بالصور كوفيد ف ي ع ا ش ويش هو ا ن هو فيرا ولا أو لا لو كان فيرا يبقى ع ا ب كم عقده ع ل وهي عيب ا ن ت ر ف ي ر و ن يبقى أنت ت ق عندي فيرا زي زي ا ن ت ر ف ي ر و ن ا ن ت ر ف ي ر و ن ده ا ن ت ي فيرا بكم بعد ه م ا ده هقوله وقت ا ل ا ن ت ر ف ي ر و ن ما ه ت س م ا ل ت ك ل عن ا ل ا ن ت ر ف ي ر و ن ا ن ت ع ا ل ج ب ا ل ا ن ت ر ف ي ر و ن الأول ا ل ا ن ت فيرونا ذا اللي هو ا ن ت مستوئي عفيف إنه ه ا ل إ ن ت ر و ن اللي بوعم عندكم بوعم عندكم من اللي هو ا ل ا ن ت ر و ن ا ش ر ب عليها ل ا ن مش دبوع على جلاب متقدم ما بالوشي في الوقت ا ل ج ل ب ن ت ق د م حاجة ما هي بيت إ ن ت ر و ن دي د ي اللي خلنا نوضحها فيها بيت إ ن ت ر و ن نوع من ا ن و ا ع ا ل ا ن ت ر ف ي ر و ن ولكن هو ب ي ب ع ي ه لونج ا ك ت ي ن شوية فبدينا بدي أي حصة واحدة بس تطبق تانية ل ل ب و ع بقى ك ن ا بعدين بدي كف ح و ثلاث فاقد ط ر ط ي ن في الأسبوع. ف ن م ا د ل و ق ت ي ن ل ي جاء فيه. كل وقت ي معظم الناس ع ت ق د بزيادة خطر مع بحال بدأ ينزل التعدين وبدأ ي ص ل ف الحكومة فبدأ ت ي ا إيه؟ ه ي ح ق ن ا واحد بس ط ب ط ز ي ن ي ا في الأسبوع. اسمه إيه؟ د ي ت إلترون. ح ق ن ا واحد ب ت ا خ د ه ا إيه؟ ح و ا ل ي 6 ش ه و ر على الألف من ك ن 6 ش ه و ر أو كم؟ ثمن ا ل ح ق ن ا اللي إلترون هو ده اللي نزل د ل و ق ت يعني ي هو جاي ثمن الحقول هيك بيغشرون أ 1300 ع وشوية أو 1 ل 0 0 خ م ي ة الوقت الحكومة اللي تلزح ه ا م أول ي و ي ا ل ي ربع م ا ئ وثمانين جنيه بذات. بس تحس برضو شعرت ا ن ا برضو مش عايز ا ي ه يعني اللي هو اتجان عقب. لكن ا ن ا حاسس احتاج. ا ن ا ل ا ن ت ر ف ي ر و للربع مائة و جنيه ده ما ب ي ع م ش حاجة. أنا عندي الحساس ده جايز برضو يعني مش عايز برضو ضل. ب جايز و م ا طبعًا قال لا عايز. ولكن هو ا ل مفروض ا ن هو برضه ا ل ر ب د اللي كان عنده ربع م ا ئ هما اللي د و ه ا ل و ي ك ا مائة و ث م ا ن ي ا ن ه ا ل ف ض خ ا ن ت ه لكن هل ا ل ا ن ت ر ف ي ر هو ا ل ك ل نمو جذب لحالة البطاية أول ل و ا مشي ن ا م و ب ي إنما هو الوحيد. يعني لما إلا في دواء ثاني يعالج فيروسه إلا ذي. إلا إنترفيرو، ولو أننا أ خ ب ل ك م شوية ا ن في أحد ف وقت لا لا ذكترة وذكترة مصريين يعندوها اللي هو دواء هيطلع من من شوية في الرياض البحرية مش عارف الدواء ده هي بقى م ص ر ه ولكن خلنا نقول ا ل ر ف ي ر عن الإنترفيروس الانتر هو دواء ن م و ج ي فيل وبنكو. الإنترفيروس زي ما أ ك م هو العلاج الوحيد. لكن هو ليس د و ا ء ن م و ب ي ك ح ا ل ن لأن ص ا ي التكن تتكلم عن دواء لازم أ خ النور ت ب ي ل م ن ك م ا ل ف ي د التكتات كتيرة جدا. أول حالة مثلا هو ا ي ه جايز ا ل و ق ت ة لخص، بس خلاص إنه حتى ب ع د ما لخص. طبعا تزاي. انت بتتكلم، الأنبول طبعا امديك انتونز أنبول تعم ا ل ف ا ي ر كان قبل ك د ا ب 1 4 ل 0 م ج ن ي أو ليه بعمل 0 ج ن ي ا ن ا متطلع حقوقه يبقى كان برمج 8 0 جنيه. ا ع ت ق د ا ن هو إكتير برضو لسه ا ي د بس بتكلم عن الأسبوع ك ن ت و جني. ده ا ل م ن ت ك بس د و ي ا ن ي ة ع ي م عياش مش ع ي ا ف ا ل ك ت ل ا ب غ ب ى من نقطة تلو دي. وتعال نتكلم عن حاجات المهم. رقم أو رقم 2 ث ن ي ن ضع بعض الاثنين ثالث نزد اللي أنت ت خ ف ه كم في المية؟ نص خمسين س ت ي في المية يعني 50 في المية. و ق و ل لك ي و ي س يعني معنى ك د ه ا ن ن ص العينين ه ي ا ي هي. هيخف ه ونص الثاني مش هيخف و ا ي س بس النص العينين بيخف و و ي س أقول لك مثلاً ل ي ر ب ى خمسين في المية من اللي خافوا ه ي ح ص ل ه م رياضي ي ج ن يعني أظن يا جماعة ح ه ب س ي ط ه جداً إذا ا ن ت بتتكلم ا ن النز اللي يخفه أديه خ م وعشرين في المية. نوع ثائقة ونطهم يرجع ت ي ن ي وخلينا ن ك و ل الدواء ا ي ه ا ك س ي ل ن ت ا ن ا ما بتكلمش عن دواء رخيص. ا ن ا ما بتكلم عن دواء ا ي ه دواء غالي وأقول لك ه ر ب ك د و ا ء من روح فرصة. ا ن انت ت خ ط ك اللي ت ت ج ا وتكمل. ا ك ا ي و م من دوخ ممكن يطلع م ح ت ر ع نقوله راجل اشكار ل من ع ن د ا ل ن ي ر ب ا خ ل ه م ي ع م ل و ن علينا. و ا ش و ف ا ن ا خ ف ر م ش اخفر مش مشكلة حتى الفلوس. طبعاً صار لك كم جنيه مش مشكلة ب س ا ي ه بس, بس أخير. ا ق و ل ل ه خوله عندك بعده. بقى بقية الصعيد بتاعك تعرف ن ظ ا ف ي ر ه م اللي والله ب ح س بعد ما ا ق و ل ه ا اللي م ا خد ش ا ن ظ ا ف فيهم حتى مليون مرة. عارف مين ا س ع د الناس حصل. ممكن لكم ا خ ي ر بقى بقى طلعوا عليهم. أ ع د الناس حصل هو الناس اللي ما عرفوش عندهم مطية. ناس العايشين زي لما كانوا ناس زمان كتير أو عايشين وما كناش نعرف حاجة مالي ب ض ا ي تسي وكان عايشين عقب لما ب ت خ ط ت الناس بضايق كده فيروس ن ف س ه ل م ن ا ع ة البشرية ل ت ف ي ا ل م ا ض ط م ا ن ت ما ت ع ر عارف تعملك ا ي ه هديك ا ل ت ف ي و ن خب ق و ل ا ن ا ن ت ف ي و ن مالي ي ه و ا ل ت ل ك اللي ب ي خ ت ب و خ ط عايشين في ف ي و معيار مش عارف. ي ك ت ي ة ا ي د ف ك أول حاجة يزود الإنزيمات كبر. ط ب ع ا ط ب ع ا يزود ا ل ن م ت كبر. ي ه ر ي ك ن ن ا ما ي ت ع ش ي ك ا ل ت ف ي و ن وأنت أنت ما ت ك م ش ع ا ل ف يعني ا ن ت ديك التصفيون لازم يكون فيروس ل م ا ة ش يعني ا ل ن ا تقول لك ك و و ا د ك ا د ي م أو الناس ش ق و ا ل ف ي ر و س مش ن ا ل ل ي ق ت ف ي ر ه ل ا ي مي بالفيروس. يعني ت ل مي ب ا ل ن ز ي م ا ت عندك ي ه عالية، و ا ل إ ن ي ا ت ي م بعد ما ت ا خ تنتظر مني ا ن الإنزيمات ي ي ه أقول لك لا، ن ا ل ن ز ي م ا ت ط ب ع ا د ي ت ل ن ا ل إ ن ت فيهم عشان يهاجم الفيروس ه ي ر ف ي في الكب ه ي ت ر ك الكب و ي ر ع ا ل ن ز ي م ا ت إيه؟ ا ل ن ز ي م ا ت ك ب على فكرة ما مرقاش ا ل ن ز ي م ا ت ك ب ب ه و ل شهر. على فكرة الدواء ب 420 جنيه ده. و بعض الناس تحت المياة بيأخذوا تمنح تيجي تشوف الجماد كبد م ت ع ل ي ش المفروض لو ا ن تطيره محترم ي ع م ل ا يا ه ي جماعة يعلي ا ن جماد الكبد هذه ا و ل حاجة ع ش ا ن كده ع ظ ل ة الطفريحة لما تبين واحد كبير لب قفل واحد عنده ك ب ي ر لب ط ر ي ر وجاي لك عنده صبحير فارس وعنده طبعا ما ي ن ت ع ش ا ن ا ن ا دي ه واحد عنده ك ب ي ر ب ا لهنديز واحد يعني كل ا ل ح ا ج ا ت دي ما ي ن ت ع ش ا ن ا ن ا دي ه يا جماعة ما ي ن ت ع ش ن ا ن ا ديها أنت ط ي ر لنترى جاينا كميات صديد ف ي ن ك ت ي ص ي فيت تضح ي ض ح كمان ب ي ع م ل بكل ب ط ا ط ا born i n f e c t i يعني بيعمل ا ل م ن ت ي ش ن و ي ر اللي هي ا ي فيبر و ه د ك ومليد وانرث خل ب ن ل ك ن ع ي ا ن خ ط ن ا في المقام الأول كم بشكل اللي فيبر و ه د ك و ب ر ض مال م ل ي د وانرث هذيك ال ا ل و ل ن ك ده ولا العرضية ي هدي ا ل ع ر ض ي بيعمل حاجة دهمة م ه م جدا born مرورا م و ر ا ي ب ش ر بول مارو بدرشان ط ب ع ا دي خ ف ي ر ة ج د ا لأن خلي بالك بول مارو ب ر ي ش ا ن خلي بالك ا ن العيان ده عتاد، عنده التعرض ا د ا ن هو ي ه ا ن ه هو ينف، ل ع ي ر ه ا ع ي ب ع ن ل ه ك د ب ا ي وبيصير لما ت ي ي ه ن ت ف ب ي ق ه م استعداده إن دي حييده، ي ي ي د أ ث ر ا عضون تبصيحة عشان كده واحد عنده مع إ ن جيب من المدير أو تجار ب ا ر ف من عشرة دي ا ن ت ر ي ه بيقولك كمان بعد كومن ذ مش بس هو د ر ش ن ك كمان بيعمله ر ش ن يعني كل الناس اللي ي ا ص ل ا ل ت غ ي ر و ن أول ما راحوا خذوا ا ل ق و ا اللي ح ا ل ا ن ت غ ي ي ر و ن اللي قوان اللي ح ا ل ت في سنة ا ل ب و ع كلهم ح ت ا ل ق ر ا ي هم كلهم ز و ي د ويجري ا ب ص و ل بعد كل ذا كل ذ ي ة وعندي ن ت ي ل ورديمات كبير ع ي ن وعندي ف ي ف ا وهدف و م ل ي ز و ر و س ي ا زايد ق ب ل ف ي ن ت ك ب ي ص و ر أنا كنت مترجلين تاني دخلت ن ف الضطة دي وبعد كل ذا كمان خد ذ ي ة وبعد كل ذا وله ي ي ج ي و ن بيصير ب د ك ذا وبعد م ث ل كل ذ وبعد ما ت ر ف ت كل ذا خف ولا مش خف نيد ب ت ن خف 5 م ي ا ق و ل ي كويس. أ ن ما ب ا خ م ي ي ا ل م ا كمان من الناس اللي أ ي ب م و هيجاوا فيش. أظن يا ج م ع دوا د ه دوا مش ع ط ف ي ا ط ل ا ل ة وأنا ع ع ت ق د أنا مش من أ ن ط ا ر الدواش خاص. يعني دوا ده من ك ف ي ده لطيف جداً، ا ل ي جداً. حتى بعد ما ب ح ط و ه برضو تغش. ف ع ت ق د إنه دوا ي ه برضو. ما ت ح ت ش إنه هو إ ن ف ك ت t و ي ا ا ن ت ف ي ر ده وزي ما أقول لك تاني. حتى عيونين حظ. عشان ك د ه عشان ك هقول لك ح ق بصوت كابد أنا أ ث ط في كده إنه كل إذا كابد ك ا ب ك ر ه يجي مطمن. عارف لو ب ص و ل كابد ع ن د و م ي ر بين وبين كده. عشان كده لما يجلك واحد والحلل رجل كبير مثلاً ع ن بدو س ن ت ي و ع ن د و خمسة و خ ن س ة و خ ل الحلل كده تعال ما نشوف ن ط م ن عليه. خ د ر الحلل لي ا ن ز ي م ا ت كابد عادية. فبتخني وسمع كلامي رجل عم د م س ي ن سنة. التاني ده نسمع كده ن ي ب ل ا ش دخلوا قص اللفار؟ ط ب ع ا ممكن ا ل و ح د يذكر لفار طبعاً مصدقه ب ق ت قص اللفار كلهم ا ي ه مطابين. ا م م عندك ا ن ت م ا ت ك ب ر عيّد ن ت ممكن على ف ك ر ه مش ممكن بقى. طب تعال ا ن ي س ا ع ه ك بطاري. طبعاً خلصين سنة في الفترة دي هو عايش م ا في صدق تماماً ن ه هو ا ي ه غير م م ك ن ه و أ ن بطاري. يوم ب كابل أول نشوفه تعال ى ن د خ ل ه ط ب ع ن خ ذ منك عينة ط ب ع ا نعمل شحنة نشوف الماركر ط ب ع ا نعمل ي ه نبدأ ن ا ه ي ط ع ا ل ط ا ي بس أنت ماتقول له يطلع ا ل ط ي ة هو فيها ا ج ب غ ا ي ما ن ت عايش لو فيها ل ا ج ا ق و ل لك ا ي د ت ق و ل ا نحن نعم نشكر لاجئهم ل ا ج الوحيد ا ن ت ف ي ر ه م وشوف عامل ا ز ا ي تبينه بينه ب ي ن م ب ي ن و ب ي ن من ل ح ث ن ا ا ل ا ن ت ا م س ا ئ ل ا ج ل أو مسائي شاب صغير اه ل ا ممكن نحول ونديه ن ت ص ي ه ن ع ا م ل ايه ا مالمسائي رابع كبير خمسين كر و ل خ م س ة خمسين كر ي ه ا ز ب ي ع ن ي ن ه على خلق القضية ليه و ب ع ً ا ا د خ ل ق في القضية ا ل م ر ت ق ت ك ب كلهم أو م ي و ن رز ل ة ك ب ع ا ل ي ه قطعنا روح ش ا ل م ر ك ق ب ي ن شوف ا ل م ر ق ب ي ه أ ت ك ر ه يطلع ض ي فيه وأنا متأكد ا ن ه هو يقع في ط ا ي ق ه دي، لكن من عدم الحكمة ا ل ل ن ا ب ح ك ي في العيد، في السيناريو ده ب ع د ي ه ا ب ع ى ه ا مش عندي، ليبر تابور، ولا ب أ خ د ن ي ج و ل و ن لا خ د ه م بلوك، لا هيديب، ذ ا ت د ل ح ا ج ا ت ب ل ع حاجة، ف ي و ب ن ك م ت ع م ل ش لا تدخلها ع ن ا ي لا أخدهش عارف ا ي ف طب يلا ا ي راعي، ب ع د ن و ص فرصة جديدة ا ل ل ن ت ف ي د ه ش و ر ً ا تفيده عندي، بتزمه، حياته قبل ما يعرف ولا حياته بعد ما يعرف، وبعد كل ده والله ت ز م ي ل يعني عايز ب ع م ل يعني خمسة ع ش ي ن شهرين ما ل ماليه، ثم الأخير هو ت ق ط ا ل خ ط ف ل ي خ ط ف يعني ب ع ا ً ت ا ل ل هو ا ي ه ر و ح الحوكمة، د ع ن ي عام خ م س خ م س ن ة مش لازم نخرب ت خ ط ف طب أسمع، أ م ا كده ستة م ث ل ا عاملت ا ث سنة، ط ب ع ا ليه بدخل ب ت خ ط ف يعني هذا تقطف هذا ه ع ط ر ع ا ً ت ق ط ل ت ع ر ي م ن ه لحد ما تنشر هيجي ه ا ليه ب ت و ل يا جماعة جايز خمسة ن سنة ده يعيش ويموت من غير ما يعرف ج ا ل ه ليه بترول. فأنت لما ينزل من عندك يخرج من مات من غير ما يدش على شيء تحط ح ل لأنه و من ا ل ر ما يعرف يجروه ي ج ن و ه إذا خروج فعشان ك ا م ع ش ة لما ج الذي رجع ت ر ي ر ي ن ا ما كان يبتدي مع ا ن ت فيرونا ل ل ي هو اللي ج ي مدور عفينا ولا ما ي ه إنه أ لما داور الفيديو لا تلبك بأي طريقة ت فيرون و اللي هو راي بيرين راي ي ر ي ن د ا ب ي ع ل أي ص و ب ممكن يتسبب ل ل ن ف ي ر و واحدهم مش عارف الحاجة إنما مع ن ت فيرون ممكن يعمل هذه ا ل ن س ل ا ل ب ي ر و س في ب ا ي ت ا ذ ا ا ل ف ي ض في ب ا ي ة تتكلم تحس نوبي تعال تحس تكلم على ب ه ا ي ه ليه مش بعد أ ب و و ييون جليد أ ف في ل م ي شكرا ه ن ا نتكلم عنه ك و ي ا ل و ت و ن ي و ن ب ل أ د ب ا ل ل غ ب يعني بالأدب النادر مثلي ل ف ي ة د ه النوبة لو ت ع ا ل ج ا ل س ت م ي ت تعالجها ص ي س ممكن النوبة هي يخاف وبالتالي م ش ا ي ل ه ا و ل ا ل ر و ب و م ش ا ي ل ه حاجة ومشانها يعني تحصل ا ي ن و ب النوبة ممكن يخافها هم ا ل ن و ب ده علقت ك ل م واحدة هو هي قلنا خلكم عليها ع ل ت ك ل م واحدة ا ي ه أنا و ح ن بس تروي ف و ر ت ز و ن سؤال بالمرة هو ناس عندهم كورتيزون ب يطلع م ه م ك و ر ت ز و ن ت و ر ع ا ها ب غ ى أنك تركز ل ك ل ا ي ه ط و لا ك و ر و ن ك ت ب ا ي م ع ط كورتيزون، الجديد كورتيزون ده ي ص ده ي ن ش ي ل دي ا ل ج ا ي ر يعني دي ي ل واحد ا ش ل كورتيزون، كورتيزون ه ا ي ل ل ا ل ي ا ز ع ا د ف ي ر فيه، ا ل ي ن بياخد كورتيزون ده، لو بتصور ب ي ر فيه م ا ش جسم، ه ت ي يدي البروتوزون ي ع ا ل ف ل ي ع ة في ا ل هو ق ب ة طال الله عز وجل موجود رقبة وبيصوبها. يعني رو على شكل ا ل ب ر و و ك و ن ت ر ا م د ي ك ت ولكن في بعض ا ل ا ح ي ا ن قد يكون ا ن د ي ك ت ا أنت بقى يكون ا ن د ي ك ت يعني على فكرة ما هو كلمة ب و ت ب يقول لاكونترامديكتد، لكن فينا دي أ م ى ت ع ر ف ي ا ل م ف ه و الذي هديه البيضة؟ لا. ما بيأكلش البيضة، و ب ي ه ج م ا ل ب ي ة ف ا ل م ر ف يعني أنا قلت له بقية أ ر ف ح حاله غ ل ب ا ق هل ا ن ت ف ي ر و ن ي ر ف يعمل مع حدث لا عشان كذا لما تدي انتفيره لو عنده ي ش ت ر ل لازم تخل البيرة س د ي د نص ط ب ن ا ً خلينا نص ب ع ي ن ا ن ا ساعات دي ب ك و ر ب ز و ن شوف الفرد سبعة ه ك و ر ب ز و ر فما ع أ ي ك تقل ا ل ب ي ر ي ب ا ي د قال انتفيره ر يضيع تبين ا ل ا ص دي ولا ن ا كان ده ما ت د ي ا ل ك ب ر ب ذ و ن فهو ا ل ن ت د ر ت ل ك ب ر و ل ا ن انتفيره عشان يشتغل محتاج ي ه نحتاج فيروس ن ش ص وعشان ك د ه من هذا من ط ل ق الكلام دي ممكن ا د ي ك و ر ت و د و ن ي ه ممكن بعض دكاترة م ي ض ي ن ك ا دكاترة بيحقو إيه أو بيدو ي ن ت عشان يخلو الفيروس ن شو؟ ا ل ت و م يندهن هو ا ي ه ا ل ق و ن يندهن له هو ا ي ه اللي تزيد ك و ر ت و و م بس مش تكلم و ر ت و و ن وبس نعم هذا د م ن و ن ه بس ما ويد ه ا بس ب و ر ت و ز و م بهدي ك و ر ت و د و م بروح فقط. أسبوع بيأدي د ل ا ر نصف م ت ة دي. ي الأول أسبوع من أ ت حوالي 30 م ل ي و ر ا م أول أسبوع ب ي د ف دي حوالي 30 ا م ل ي و ر ا م ومن ث ا ن ي أسبوع و ا ل م و ع ست شهور ب ن ق ل دولار نص من خلاص كم تشر مليون ر ا م يعني أول أسبوع بالماشر ست دي على ا ي ه ث ل ا ث م ل ي و ر ا م وبعد كده ت ط ل ل م ا ش ر على 1 م مليون ر ا م لمدة ست شهور كان دهرا ست شهور ع ل الأقل. يعني ممكن أ ك ص ر من ك د ه لو خ ف ت ا و ك ي بنبدأ نتحضر الدورول طبعًا جد ج ك ا د ي م ي لما خ س ت ش بنبدأ عن كورس تاني أو ممكن نضيف معايا ي حاجة تانية زي ا ي د ا س ي و ب ي ن اللي ا س م ه ك و ا س أيون. نفضل ي و ن و ي ه عشان يعمل أيون و د ب ر ا ش ن نحاول ا ن ح ن ا نضبط جدولنا مع شوية. ا ل ى راجل ا ع ر كورس دون. ف ا ك ا ل ش ن ت ي ة ا ل و ا ح د ممكن ن ز و د كمان معايا ي و ن عشان الموضوع ي ت و ش ا ينقطع من النهاردة ا ل نتكلم عن كورونا كله. وإنه من كورونا ب ي ت كل نوع. معين. كورونا جبزتك وكورونا ي ه أك. قلنا إن كورونا ي جبزتك تمام. روح حميد. ليه حميد؟ لأن ا ل ع ي ن ه يفضل ع ا ي ش وما عندوش ا ي مشاكل ومشهير مش اللي بعده ا ل ا ي ه بتروجه عشان كلامي صامد. اللي ي ه ا كان ب ي ح ص ل ف ي ا ل ب ط ل و ج ي كل اللي بتلاقيه ا ن ك ل م ا ن ي ت أ ك فين ب و ك و ر و ن ي ا ك ت ف لا. الخدمات ل ل ي ترد على ت ا ل ع ب هي ت ا ل ع د ب لأن مثلاً ف ا ل ي ت ي ب ي ت م د ي دي على أ ي ه عاملات ا ل ط ي ر ع م ل ت ي إيه في ا ل م ط و ج ي واحد من خدمات ل ل ي ترد وبعدين بيرجعين بروز وبعدين تينين وبعدين روز وبعدين خ ل ص ل و ز في أ ر ت ي ك ت ش ن عندنا كمرو عن كورونا أكثر فيرا وروز و م ي و الفييرا دي أكتر من م ي و ك و ر و ن ك هي بغيت هي ماكليني ك ل ف ي ش ت ر بتاعته إيه. النتين واحد نظائر واثنين كرونيك اللي هي ا ي ه ج ب ا ر ت و ن خلاص ا ج معاك؟ الـ أطوميون طبعاً بيبقى في أطوميون أشيشة أ ت و م ي و ن العلاج ا ل ف ي ر و كل م واحدة على وها هي ا ي ه إنتفير و ا ل و ت و م ي و ن كل م واحدة على وها هي ا ي ه برتوزول عارف ق د ل الموضوع بكونوا بصديق هي واحدة وما هي واحدة لما هم تيه كم ل جدعة كلمة و ح ي د ة اللي ممكن تحتاج إنت بذكرها هي البترجية كورونا في ج ز ر س ا ن كانت ا ل ب ر ن ا م الجديد من ذ ا إنما كورونا أكثر في ا ل ت ر ن ا م ج الجديد على إ ل س الأدب ع ر ف ك ر ا حصة ا ل ن ه د ة كلها ضوئية. في النتائج كتير قوي لكن مش ا ي ذات ا ل إ ص ا ق يعني ا ل ل ي يرجع من هذا ذاك حصة النهضة ا ل ي بقى هو ع ل ش ه الشيء هن. يعني م تبع الموضوع التاني اللي نتكلم فيه م هذا دل ب ا ل ش ي ء دل ه ن ل ي ء ر ك ز ما ي خ ا ي عن شو ن ت ي ر تركيز ت ر ك ي ا ما ي ا ف دل ه ا ل ي ز اللي في ا ر ج ي ز ا ك ت ب و كده ج ب ي ه ا هو السؤال المستفيد يعني كتبوا ج م ي ه ا ه سؤال ت ل ب ي د سؤال ل ا ي د ي ا ل ه طماندي ك و ا ل ى م ا ن ط ا ن تلبيدي ا ل أ ر ج ز ه هو السؤال المستفيد يعني هالسؤال المستفيد لما ي ب الدكتور في ر ة الامتحان دارج جدا ومستفيد جدا ع ن ي أول سؤال في الامتحان د ا ي م ا يجي هالهردي و ا ل ت ب ر ه بخط صغير جدا عن سؤال ثاني .وأكبر ما نشوف الوقت عشان ت ج ا و ا كاملاً وتأخذ درجة ك ا م ل ة ً لازم تشت بنها ل ل ي ف ر ك و ل وشوية من صابون وشوية من ا ل ك ل ي ن ي ك ل ا ل و ح ي ة إ ح ن ت ممكن خ ش كده على شكل رمادي. في م ع ي ا ولا مش م ع ي ا فدا سؤال المتقبل ك ن على أيديكم إن المضارة ضر من وقت جداً لكي ماكوش ولا كلمة جديدة عن ا ل ا ر عشان ما ع ب س و ا الأول كده أي خط ف البرنامج. ا ل ب ر ن ز ي ز ط ب ع ا عارفين ا ن عندنا نوعين من المنطرين وهي هما ط ب ي ا ا هما طبياً ط ب ع ا ن هم إنما عادين ا ل م ن ط ر ي ل ا ن هي هي ا د ي م و ج و ع في موضوعنا. عارفين كمان طور الموعد في ب ل ا ر ي ا اللي بيبع م و ض و في التراث ثلاث موانئ. نوستركالية. ن و س ت ا ل ي ة دي اللي هي طور الموعد. س ي ا ت ك ا و ل ما ت د أ ا ل ت ر ا ع هي ت ل ك إليه. هتصل ا ل س و ا ي ة عارفين ج م ا ن الناس أو المجتمع ا و و ا ل م ر ي ن ع و م ا بيحولوا ب ا ر ي ا ي ح و ل و ا يقضوا عليها ف ك ر ة ا ل ر يتم حاولش ي ض عليها أ ص طريقة. أفصد طريقة, أفصد طريقة انت ان انت ما أ ص ع طريقة. أ ل طريقة ا ن ل ن ت ب ل ع ب ا ل ه ر د س ي ة ا ن ل ن ت تمنع دور ت م ا و دور الماية. دوري ا ل ا لما يعيش أبي أ ف ل بعيش يمين. يعني د و ر ا ل م ا ي ده بيعيش يمين. لو مرقاش جيبت إ ن ت ا ن يدخل فيها تخلية في يمين هيجي هيموت. أنت عارف إن أحسن حاجة تؤذي عن ا ل ه ن س ي ة ت م ا م ا مناصية ي ش ن ان ن ت تمنع أيوة. إنه هو ينزل السرعة مش على طول. أصلاً ك ر و ح د يقولك ي لا، إزاي؟ ده أنا ا ل بتيم ي بتاعي على الحمام، مين قوله أنا بروح بقولك ل سرعة. ف أ د ه ر قلوا و مين بس؟ قلنا و مش أنت مش هقولك ما تنزل ش السرعة. ا ن ز ل بعدين. وضبطوا من ينزل عين. ا ولكن كان من يقومين بضبط. ح ت لو منعت الشعب المصري كله إنه هو ينزل السرعة المندشة على ا ل ص و ا ه وريت ن ر و ع ض ي ه والله العظيم وجود ت و م ي ن متكلم ط ب ع بالهند كلها. ما قمت عيني بيقولك أصل تركي يعني. ما إيش ي و ا ي ه بس ا ن ت ما يكون عم ش ك ل ه ا ي ه ي المشكلة؟ ا ي ه بس عم نوصفه بالمية. صعب إن أنت تمنع الشعب المصري بجاتنا مثل في ا أشياء وكذا لون ينزل و ا ترى. ع الحاجة الثانية ا ن مش بس ماية بتطلع. ضيئ الضيئ نف ا ضيئ يعني الماي اللي ط ل ح ت يستخدم في المادي ب ت ف ي ه ا يجي بنار. أنت لو جيت قدرت ت دقن عالتباحين كلهم الشعب المصري كل ه ا ن ل ولا ينزل ترى ع ولا يشتغل يومين ل ا يجي. م ف ي ش زرع، ما ي ش غير، م في ش ي حدا يقعد ب ج ي ر طويل عليه، خ ل ص ا ل ك ا ل ي ت و ص عليه. يعني ا ن ت خليه ا ي ه و يقعد بده يحسه. والله هذا ا ك ا م تنسيه خلاص. ب ا ل ه ز ي المهم. ا ل د و ر ا ل م ع ض ي يا خ ا ن ا خليكم مع الدكتور المعدي بيوصل ا ل ج س و ا ن ت حملة، هون ج ا ب الجسد، ه ي جيد جوه، ه ج ي ب ا و ف ا ا ل و ف ا ك ي تمشي تمشي تمشي دوت ي ل و ل مشي. كون داخل في ا ل ر ع ا في البرطة دي. ماشي. ا ل و ب ا دي حجمها صغير. أو أ ع ت ك د ا ل و ب ة دي ح ج ة ه كبيرة رجل و ر و شبشش في ح ج ة ق دي ك د ه فبتمشي هلا تفصل ا ل ب ر ت ة فيه. ه ن ا تقدر ت ض ر ل ا ل ب ر ت ة ف ي ن طبعا ا ل ب ر ت ة فيه شين ه و ش ي لما تبدأ ت ت ش ت ر على مين بعد. تيجي ت ل ب ر ي ب ر الطبايرة أول اللي موجود في ا ل ب ر ت ة ا ر ي ا ي ة طبعا ط ر ع من ا ل ب ر ة ا ل ن ي ة صغير جدا. ثم القبة تيجي. و م ا ل ب ة تيجي و ت خ ش هنا وتخشش هنا. الفرع الصغير اللي موجود ا ل ب ر ة ا ر ا ي ة الرأيتي من الحذ هنا م فيش مشكلة عشان كده يجي ا ل خ و ب ا ت ي دونك على فكرة إن بالعكس ي ت ح ذ ا ت ه ا ا ينوبة ي ت ح ذ ا ت ه ا مشان عملت مشكلة ا ي ه يعني على ا ل أ و ب ا هنا د ه ب ر و ت ي ن نعم المشكلة ا ي ه ط ب ع ا ن جهاز المناعة ه و ا ل بيتعب يعني جهاز المناعة يجي يحاول ييجي ش ت غ ل عشان يقدر يقاوم ا ل أ و ب ا دي ما تلاش هذا ب ا ل ذ ت ب ك د ه جهاز المناعة لما يشتغل يوم يقضي على ا ل أ و ب ا دي ويسمى ك ا ن ه ا دي فيبروزي طبعا هذا الفيبروزس اللي بنسميه سيري بورتال ي فيبروزس. ا ل ي هو ا ل ي ب ح و ل ي ن البورتال ر ب ي و ت ر س هنا. طبعا هو ده اللي يعمل لك علوات بورتال ي ه هايبرتينش. اذا لما تيجي تشوف ا ل م ب ص و ر و جد اساسي في الدنا ا ل ي ز ي د ي لكن ب ع م د ل سنين هذا ما ن ا ش ش ت غ ل ت ب ل ي إيه. فيبروز. وعشان كده ا ل م ب ص و ج ة ا ل ج ا س ا س ي في الدنا ا ل ي ز ه س و ا ي ه فيبروز. لكن خلي بالك ان هذا فيبروز و ه ذ ه الوفر. تانا ورا ت ن ا لما توش لما تفحص. كذا بورتال ت و ي ا د ر ي ب د ي ت ل ي بورتال هايبرتينش إذا الكلينيكال مانيفتيشن ا ل ا ي في ا ل ب د ا ي د ي د هو إيه؟ هو البورتال هايبرتينش خلي ب من حق ر أ ن البورتال هايبرتينش م ك ن تجيك بورتال هايبرتينش عارف ن كان في حاجة ث ا بورتو ي ا ل ك ي ش م عشان كذا خلي ب ا ر ك ا ل أ و ف اللي بعد ك لما تيجي تمشي في البورتال بين تقدر ولكن ت ج ك ا ن ي ة اللي هي بورتو ي الكلي ش م عشان ك د ه ممكن توصل لعيد الرئة و ت ج ل كورب ن و عشان ك د ه الناس عايزون كوربل مونات ت ق ت م ا م ا اللي ك ا ن ع ن د ه ق ذ ك د ه ا ي ه م و ر ت ل هاي باتنشن ب ا ل ه د ي ش ا ت ب ا ل ه د ي د ع حاجة تانية يطلع كوربل مونات. ولكن لو واحد عنده ب ا ل ه ا د ي د لابد ا ن ه ي ت ع م ل ف و ر ت هاي باتنشن وبعدين ا ي ه كوربل مونات ولايتاع معيار مش م ع ي ا إذا لازم تطورش ك ا ع ب ا ل ه ا د ي ش ت ب و من البطورش. أنا اللي ج ي مني معقول ه ي ل ك امتحان كليني ك ب ي ت ش ر ن ف س ت ي ج ش ن تريتمن ب ي ب ل هالديش. قبل ما أقول كليني ك ا ل ب ي ت ش ر وعندي ق و ل ن ف س ت ي ج ي ش ن و ع ن ع ق و ل تريتمن لازم تكتب الكلمة كلمة بالهرزيز فوق رقم 4 ل ا ن الرقم المهم هو رقم ك ا م ع ة هنتكلم عن أ ر ب ع حاجات، و م ت ح و ن ا حوزنا اللي ماكوش ولا كلمة ج ي د ة يعني ا ل ا ر ب ع حاجات ا ح ن ا ج ب ن ا تلتم على كذا. واحد. أول, أول حاجة حوزنا إذا هو ن ف س يقولني د ي الهرزيز، يبقى لابد ا ن ا و ل حاجة بعير history بالهرزيز. طبعاً history بالهرزيز، في كتير هنقولها GIT، اللي هو في موضوعاتنا بالهرزيم تمشي. فهنا لازم رقم و ا تكون من ذكر GIT عشان تكتبين. في ا ل ه ا ر د ز د ي هشوفكم ش و ي تكتشف إن ا هذا سؤال هو السؤال اللي ا ل م ق ت ف د م أنا شعرت يا دكتور. لو أ ن ت ا بقى عضلاً لو ن ش ي ف ي ن ا ن دكتور يحط سبحان دارب، ط ب ع ممكن يجيب السؤال ده. ت ا ك ر ا ل ب ر ي د ة هما الممكن يقول أثلاث. رقم واحد ب الهارديز ديل ديل ي رقم اثنين. طبعاً إ ل ي ما ك ت ش د ي رقم اثنين ي ا خ ذ طفل غبي. يعني أنا نفسي قلت لك بالها ل د ي د يعني بورقة ه ا ل ب ر ك ش ن ت ك ت ب كده رقمين بورقة هالبركنش و ب ا ل ت ق س ي ن المميز. يعني هتكتبه ب ا ل ت ق ط ي م كده ا ب ق ى م ش كله. عيا و م ش مش عيا. هتكتبه كأنه جاي يقولك تتكلم ي م عن بورقة ه ا ل ب ر ك ن رقم ثلاثة. قلنا قبل ما خلينا ق ل ك أن ع ب ل كده ا ن الباركنش ا ل ج ي ا ل جاي زي ا ل ب ط و ز طبعا خلاص ه عليا و م ا ت ل ت و ش عليا يقولون إ ا هو فلبروز بس. نحن ت ب ن ا عبد كده. إن في العرس يا مع ه ي ب ا ي ت ي سي. في ج د ه ا ل ر و ز اللي نفس ل ع د ي ن مية في المية، و m a d a س ي بقى مش بس بورصة هاي بتنش، لما هي يطلع يتكلم يوصل الخلية الكبدية، الكبدية نفسها تجيب ن ف ر 10 تيريا، ت ق س م ا ل ي ب ر ت ي ر ا بس على التحية، يعني على التحية، يعني بالعكس هي في المقام الأول تجيب ب و ر ة ه ي ب ت ش إنما حاض لما يطلع نبر the r تيجي عليه، وعشان ك د ا ن ت ح ك ي تبقي نبر 1 ن ت ي ي ا ا ت اللي أنت أول حاجة ب ت ك ت ب ه مع وينجر هو ع ا ي ك ت ح ي كم عدد عناوين؟ ل ع ن ي إ ا الحين ي مش أذكي بتجيب ا ر ت ق ا ي ة ل بتجيب إيه المقام ا ل و ل و ر ت ه ا ي برتينش، عشان ك ب د ه و ن ت بتجيب ي ل ب ر ت ا ل ي في الحمل ل ا ب ن و ج أحمر. لو و ش ك محمر، و ن ت ب ت ي ب م ا ر ك ت ي ش ن و ا ب ر ت ي ة في ا ل ح ا ل ت يعني ت ي ك ل شرط أ ا ك ي لازم و ش ي ح م ر و ا ن ا ي و ن ا ك ت ب ه في ا ل م ل بينما ا ل ب ر ا ل ي ر برتينش ت ر ه ا و ن ا ي ت ا ل ب ا ل ك وحاول يعني و ك أحمر شوية في الحمل. هذا كذا رقم ثلاثة لا ي م ق ن تغيير رقم يعني تغيير ت ر ل ترى فريق أرى يعني اللي هو هي ما تفعل خطوة و د ه كذا ثلاثة رقم أربعة شوف رقم أربعة بعد سؤال متفق شغلت أجيلا كم ثوقة ممكن توصل ل ز ع ة و ن ع م ل كرة ن ي و ل ما و ك ر ا ن و ي ل مكثل ت و م ليه م يعني كرة من يعمل ك ر نوين يعني في البداية كنونا ل ل ي ي ش و ا ل ب ل م و ن ا ر ي هايبرتينش يؤدي ل ى ر ا ل د ي ا ل ن ج ي وقد يحصل إيه رايد ت ا ي د النجمي. ا ل ت لك ق ب الموناري يعني ا ل ب ل م و ن ا ر ي ه ا ي ب ر ت ن ش ع ا ر رائد ا ل د ر ي ق ل النجمي. وذو و ز و إيه رايد ت ا ي د النجمي. ع ر ف معنا كذا إيه؟ تعرفين معنا كذا إيه يا خ ا ن ا ع ر ف ك مانجلك تقدر ه ز ي ن تشرب ا ا أوضه ت ب ت د بالموناري مع بتشرب؟ ا ن ت ط ي ر أو ا ل ت ر ا ل ب ل م و ن ا ر ي كنت ت ي ك ا ن الأول ن ر ا ئ ي ا ن ج ي ت ط ل عارف أنا ك ه ا ه ي ا ج تمام؟ ط ب ع يعني يكتب. أمس س أ ل ه ا و ل ما ي ك ت لك ه تجري عشية ي ت ي عشان تكتب من ه ا ل ب ر ج و بعدين جاري على نبر عشان تكتب ت ح ص ي ل ي ورطة هاي بترشة. تجري جاري على ب ر ف ص ي ل ي عشان ت ت ب عنوين. وبعدين جاري يزط على مين؟ ه ا ل ق ر ج ي عشان ت ك ت ب موضوع ا ل م ر ا ه ي ب ب ت ر ش ت ر ا ع تيجي عشان تروح ا ل ك ي ل ي ن ي ك ا عشان ت ق ت ر تفتح ج ا ر تقول ا ي راي د ب ا ل ن د ر ي ف ر ا ل ناجف. بعدين طبعاً تكتب راي سايد ا ل ب ط ف ل ي ة لأنه ممكن يعملك راي سايد ا ل ب ط ف ل ي ة من ك و ر لما ب ت ك ر ي ه ي ن هاتك الطربقروم ل ا ق ي عبيدين هم في, في, في الامتحان لما تيجي سؤال. سؤال ا ن ا ملغيت ن ظ ر المكتف و ا ر ج ع والشرمة. يبقى ط ل ب غادي اللي ا ر م ت ح م ّ ك ع ا م ل ا ل م ت ح ا ن م و ي لما تقوله على ا د ا ل ي على هاد الوقت وعلى ق ا د الظرف يعني سؤال لو ا م ث ل ا ب ب ر س ي ن والله ح ديه ا ل ه ز ي م ة قوي، ونقدر نطلع يقولك ن ا ا ل ز ي د ا ل ز م ة قوي. أيوم يديك مثلاً عليه، نص درجة على ط ح ب ة يرين سايم ه ز ة بس ا ن ل هو يعني على ق د ل ه على ق د س ما، سؤال مثلاً ي د س و كمتي درجة؟ لا م ع ليش ت ك ل ه ب ت ف ي ل شوي. سؤال ا ن ا حسبت ليه ان الوقت م ث ل ا ب متابعة ب ا ل نص ق ي ا ه حسب بسرعة شوي. أنا م س ؤ ل ن ي سؤال في خمس دقايق، ن كلو يبقى يجي. ن ا ح ب الوقت و ن ا أقولك دي كذا، ا ض اللي يطلع يقولك ا ل ح وين؟ لا بطلب جد يعني معلش ا ن ا أكتب ت جدة و ب ر ق ا ب ل ج د ا ا ن واحد يطلع يقولي ا ن ا عن فكرة جالس ؤ ي ن ا ا ما يعني ما ذاك دوش عاج؟ د ي و ر د بيطلع خلينا كلير لكن أنت تقولي ا ل ت ح ا ن ك و ي ل ما هو عاج؟ لا بطلب بجد بعالي ذا كلام بالهردي كلش ب ع د ك د ه على ا ل ت ي س ي ش ن كم حاجة؟ ا ر ب ع حاجات واحد ا ل ت ي س ي ش ن وبالهردي انزل التيرب و بالمناسبة هي ب أربعة يعني هي أ ر ب ع حاجات حصل اثنين، i n v e s t i t n للبورتال هاي ب ر ك ن ش ن انظر ا ل ب و ر ت ل هاي ب ر ك ن ش و ن ثالث، i n ت ج t i a n للليبر ك ا ي و اللي هي ا ل ي ر ف ن ش ن انظر ا ل ل ي ر ف ن ش ن على ف ك ر كذا م ن الليبر؟ ا ل ل ي ر كله بمتل د ي ك ح ت ا ل ل ي ر كله بمتل ت د ي ك ا و ا ح ا ع ل ن ف ر فيه. عشان ك د ا الليبر كله هم ل ك ا ت ح ن بعد ما خ ل ص الليبر د ي يومين و ه ت ع ا ل يومين. ل ا ن ه والله ا ل ل ي ر يفسير. ك ي ع ا ل ب ر ثلاثة أربعة أقوم ب ا ل ت ع ق <تصفيق> ي ا ل خ ب ر المعلن اللي هي هي اللي هي هي هاذي كلها هي اللي هي o ي هيك ا ل a ر ي ق يتجه وياكو و ك t ا م ت ك ذكرنا للدكتوريني هو ا ل ف ر ي t من واحد 3- ر ي ق منو ب ا ل ا ر ي ز و ن أ م ا ل ز م ا ن ش ر ي ق منو بورتالا باتشان فريق منو في بورغان م ل ك ر ن ا موضوع في ب س ا ل ك ي ي و كان في حصة لازم ع ر ف ه ا الهاريزون تم م إلى كم مجموعة ب ي ق ت م و ه ا ربع مجموعات، هم حاليا بأسم خم، لكن ا ح ن ا خلينا ا ل ر ب ع ش ا ي المرض ا ش ي ا ي ه أ ر ب ع اللي ت ج ي ل ا و ل ى ا ي ه هي؟ اللي ت ج ي ل ا و ل ى يا ي ه ا و ي ل خبر ل ي ك م ع ي ا ب ا ت ميجل. والثانية يا. كلهم ا ن ت ا ع ي ن كمان هقولك. حبات ميجل. و كلمة ث ا ن ي ة هي ذاته في دينو ميجش والمرحلة الثالثة يبدأ الليبر يكش عشان يقرب في بشرة ي ك الليبر ومعي ف دينو ميجش والكلمة ا ل ر ا ب ع أو المرحلة ا ل ر ا ب ع يبدأ شانك الليبر ي د ي و ميجي و ي ب د ت و ل ي قطعي هذول ك ر ب ع مراحل يعني لو م ع ط ر ه مش مشكلة بس ه م حاجة ب ا ل د ي ز ا م حاجة أ ر ب ع حاجات في ي م كلمة ج د ي د في كلمة مستقطعة في ب ا ل ع ز ا ل جديدة, جديدة المعلوماتك كذا كذا. نبص بالموضوع كله مع ا ن ه موضوعي ك ي ه م ت ر د ي د بس م فيش ولا كلمة هذي عبادة ا ل ن ه ض عشان ذكره. الموضوع الثالث يعني م ت ع د ّ ح ل ي ي ا ل ب ي في نبيت ي ش ع ب ي ب ة ك ض ا ك ذ بعد ما خلصنا ن البر وبعنا موضوع واحد ا ل و ا ح د م ي كذا ك ا ت ح ذ ّ ا تحذّف ا ن لتدقون يطيب ل م ح يعني لو ا ن ت تقمت شخصية بفضل الحان. ط ب ع حاجة مهمة ج د ا ا ن الليبر د هو لازم يجيب من م ح ا ن ط ب ع ا الليبر. ن الليبر ده ا أحسن سؤال يجيبه وين. بكون من هذا. ع شكر الحصة الجاية عنا عايزين نيجي نفكر ا ذ ا تحل الحالة دي. وده من ا ل ح ا ل ت ن جداً. لأن غ م ا ص ع ب جداً. ن ا كده ل س ؤ ا ل مباشر نظري في الليبر. ل ا ن كل ا ل ا س ئ ل ه وكأني بقولك ا ي ه كل ما ب ا ر على الليبر. ا معاي. لو جيت ا ق و ل ك الليبر ت ج و ن ت ك ل ك ل م عليه. ا ل ي ب ر تلفيريوه م ا ً و ق ع ي بقينش. و ي ت ي و ي اللي منه بغاي. طب م و جيت ق و ل لك ك ر و ن ا كي ك ت ي ل بطاريد، برضه في ا ل ك ل م ي ع ن ل ب ط ا ي ت س ل برضه فيديو برضه هاي ب ر طب لو جيت ا ق و ل لك في ج و ن ا حتى ن س ا ي كلام، طب لو ق ل ت برضه هاي د ن ش ر والله نفس ا ل كلام. إذا ما إيش ولا سؤال، و ا ن ت ح ا ي ه عزليت ن ت حالك؟ ت ت ص م ت ش خ ص ي بالحجر ح ي ن ولا سؤال يطرح وجهك الحال؟ إلا ا ي ا ن ا تقولك حالة. يعني هذا ق و ل ك إيه ب ق و ل ك م ث ل ا ن ه واحد تعرض ل ل ب ر في و ج ب و م ث ل ا واحد نزل برا. هذا اللي ب ع ر د ا و و ا إيه و ب ط ا ي ي ف المية ي ر و ا بعد كده إيه؟ و ب ع د ك د ه يجيله يبتوه و ب ع د ك د ه يجيله ما ت ل ك الحالة ك د ه وقاعد تحت ب ا ئ ا سلة متفرقة ثمان تسعة كذا أقولك و ل ل ه ي ا ب ن ي ترى ق و ل ل ي مثلا ا ل ج و ن ا ت ع م ل ه ا انتيجشن زي ه ا و و ش ر جوند س ا ك ي ت ب ج و ن طب الأخطاء ا ل حصلت زي طب تعالج الأخطاء زي طب ا ل ل و ب ت ي ميزة ا ل ل ي ف ر أو م ي ز ك و م ن ت ر يقولنا حاجة ب ذ ا كم ست حاجات ست حاجات عشان كذا مراجعة ا ل ل ي ف ر ه ت ب ل ى ل ن جيدة جدا اللي هي ب ا مقرمشة فهو إذا لفر كله والله وربح بالله اللي ب ي خ ا ط الامتحان مش هلايه دام ده دا حاجة حل م ي ن ي ن الحل الأول ا ي ه ا ن ه جيب لك سؤال ح ة ا ك ي و عشان كده خل ا ل ك ج م ا م ا ي ج ي ك كيف يعني كيف يعني م ل ي ك ثمانية ت ع ف هنا يعني كل سؤال ا ل موجود في لغة دي ثلاثة أ ر ب ع ده إيه دا حاجة دا حاجة. عشان كده طلب الهندي هو الأعاء ضيع أيام و ا ب ي ع أو ليالي ذكر إيه ذكر الجبر و ع ن ك في ا ل خ ر مش هتنفع لأن كل جربت إ ي د كان نقطة بس و ما ح ط ي ن ق ط لما ق ل ه م في الأول خ ل ص م ع ا ي ا ر مش عالية. الحل التاني ل ا ي ب ق ق د ا ما ك لو انت ر خ ض ا ل م ط ح ن ان انت تجيب ا ل ع م ا ل كلاضية. وعشان كده لو ب ت ت ح ذ ظ قرط المطحنة. ت ا ق ي ا ل أ م ي ل ة ا ل ي ب ض ي ت ة ج ي د ة كم نتمنى؟ مادام مش جديد الحل لبر، بقى ما ي ش ق دام غير الناس ؤ ا ل ل لبرا جدوا وايد. العمالة ك ا ض ي ة ومن هنا ا ه م ي ة ا ل أ م ا ل ة ك ا ض ي ة علاوة علاوة، ان انت بتتكلم اللي في مية في المية من الشعب, احكي الشعب المصري ش ا ر ا ح ك ي ش مية في المية. من الشعب المصري عندهم كمية ت ق و ل ي ع ن ي النية في ي ة من الشعب المصري عندهم ا ي ه عندهم كمية معاد شعبين أتكلوني م ن ه ل شعبين ذا ع ا ر شعبين ذا ك ر ى ع ن تمان ا ر كان ا س شعبين ذا مرة ربشح المظاهر ا ك ر فبقول ا ن ي ة في ن ي ة من الشعب المصري عندهم عندهم كمية. <تصفيق> <أتعرف جدا. تصفيق> <تصفيق> ا ن ا مش بالشلة زي ي ق و ل ا ل ن ا ع ط ي ن ا عمليبة 100% فأيهم خرجت عمليبة 100% الشعب مع 7 عندهم م ل ي ب ة ح د ي ت ن ي بالله ب م ص ا ر ح الموضوع طول ع ن ب ا ن ي لو ض ع ا ا ل ك م ي و ت ر مصالح الموضوع ضر عندهم 100% أو ا ف ا ن ا الوقت ب غ ى تبى 72 أ ب ك م 100% 72. هذا ل 2 عندهم عمليبة. عمليبة. ع ا ل ي ب ا 100% من 72. تكلم عليا. مية في المية ا ل ش ا ر ا ل م ص ي عندهم ا ن ت م ي م ة ب ت ل و كعيشة ناس وكيف الموضوع ع ن ل ه م وقد نشح جدًا يا أخوانا خ ل ي ك م معي ل ا ن المراوح م ل ص و ملصوص مش و ا ع فهنا التميمة م ل و ص ة عيشة في ا ل ي ت اللي ي ش ت ك ن د ه ع ي ش ن ا ك ف ي ا ل ك س ت ن ا عايش في ا ل ا ت س بينه وبينك، كلنا ا ل نحاجم. لا، إنما ا ن ت ت ع م ل مشكلة، لما أنت أ ك ل ب ه ا هي ت ر ف ي ا ل ن ي كورة. وتدخل تحارج بدار الانتزاع. ا ل ي ن ا كتافين. علينا ا اثنين مشا نحو ا ل ب و ر ت ا ل ب ي ن ومتمشي في ا ل ب و ر ت ا ل ب ي ن عشان توصل للين. توصل للنفر. خ ل ي ب ا ل ك مش كل حالات ا ل ا ن ت ن ا ع توصل للنفر. لكن لو كبر في المشفى اللي ه يتنقص ا ل ب و ر ت ا ل ب ي ن وتوصل للنفر، ا ل ح ا ل ا تملك ت ع ا م ي د ك ايه؟ ا م ي د ه ح ب ا ي ت ة خلاص على فكرة اسم ا م ي د ه ح ب ا ي ت ة اسم مش دقيق قوي. أنا عارف كتير ومش دقيق. المهمة العميقة دي، الدرجة الـ 24 أو الـ ل 5 كلوت ك، حالة تغيرها ج د ا ج د ا ج د ا ج د ا لا ط و ع العين م ج ر د ة ط ب ع ا تمشي تمشي تمشي في في في توصل فين ي الرائد ثوب وكذا. ن ا توصل الرائد ثوب ج ل ي ب ر دينه بينك. لو كانت العميقة حالة غ ي ر ه كده ا ك ل ا ت ما كنتش خ ت منها. مشكلة ا ا ي ق ة مشكلتها ا ن هي ا ف ة تغير، ولكن بتطلع ا ن ز ي م ا ت ه ض م ة شوف ت ب ع ة مشكلة ا ل ع م ي ا ة د ي ش هي بتطلع ا ن ز ي م ا ت ي ه ه ض م ة ا ل ن ز ي م ا ت ا ل ه ض م ي دي ت و تختم أو كيكون كل مهارة ط ر ي ق ي ة أول ما توصل للنبض، كل ا ل ت ا ن ي ب ي ة ت ن ع م ل لك ا ي ه كبد صغيرة، كبد، كبد، كبد، كبد. م ق د م كوك، في مرض الكبد. فريت، فريت، هذه الكبد ت ر ت ح د مع بعض ا ل ن ه ا ي ة عشان ت ع م ل لك وان ج ي وان كبد. كل ب ي ي ت ح مع ب ر عشان يعمل لك كبد واحدة. إذا المشكلة في التأنيب بكلمة واحدة أنها عندها القدرة على ه ض ا ا ل ه ي ن هذا كل حاجة حواليها. فتعملك ما ت ب و ا ك ا ب ي ت س وتأخذ ت أ خ م ع ا م ب ا ض عشان يعملوا ي ه وعشان ك د ه دهيت ا ل ل ي ف ر س ل ي م ولا س ت ي ل تليم ا ذ ا المشكلة ا ل ا س ا س ي ة في ع م ل ي ب ك ب د ي ت في ا ي ن أطري كمية ع م ي ة ك ب ا ي ة تدين لحياة ا ن ا ل ل ي ف ر كله في إيه؟ فيه فيه ك ب د ي ت ل ي ا ل ك ب د ا ل ن ما ش ر ح ت من شوية ك ب ي ه بقى ج ن ر ا ل ا ي د إنه مغلي ب ا ي د ه ب ي ق ى فوق ا ل ن ي ش ي عشان ك د ه في بعض الناس يبدأ ي ق و ر لما يقولك ع ن م ا لما ي س م ع منك ع ن م ا يكبدايته يقولك لا. قولي أمدك l i v ر r a س s ل e ن كل ما هنالك إن فيه خرار فيه. خرار في خرط في خرط في ك ب عيا رج مش معايا. طبعا الخرط ه لو ا ن ت عم تروح طايريشن هيبقى هيك ممكن في هيبقى في هيكلا في م ت ا ل م ا ل و ن ه ا ب و ت س ب ع من الخرط ه ا ي حتى بيسموها عن شو ف ي س عن شو ف اللي هو السوس بتاع ا ل ي تعال أ شو ا خلص و ك ي مادية ش كلاف ن ا ت ن ا ن شو خ ش ك ل ا شوكليت م ا ي ة أ ت ر ك ت ب ا ل ن ك ت خلص ي شوكليت م ا ي دي فيها م ر ا ل خ خ ل ط من ك و ت م ا ي ة مع ا ي ر ي ة مع ج و ي ب ر ي ن أو ثلاثة ط ع ا ش ا ن يجيك ا و ي ك ة ي م ر ا ط ع م و ل ه د ا ك ذ د هو يعني. ت ذ ك ا ح ن ا ن ن ت و ر ا ل أ ك ه المهم هذا كذا هو أن شوف ت و س أو هي ما هذا ك م ا ل م ظ ي ف ي في العدد ي خ ل ي بقى بعمل حاجة مهمة جداً. أذني ما ق و ل إيه هي ل ك ل ي ن ي ا ل ف ت شغ. ت ا ى أ ا ما ب غ ى ب ي ي والله ن ا راح بزيد. س أ ل ك ماع يعني ل ب ة ا ن ه يجي ثلاثة وتسعين كمية. ا ن ا ب ا ح بجي ل ا ن ه كل س ن ة لذة ن ه و يجي تتجوز تسعين كمية. ولا هيصحب. ر ك ل م دي يعني هذا ا ل ل ي بقوله. و ا ي م ن ا ل ص ح ح دي و س ك ر به. ج ي ثلاثة ج ي جات الحالة على ك ا ن ح ا ل ة م ا مع م ي ك ب ط ي ة و مش جيت جات حالة أصلاً موم جيت ثلاثة ج ي ثلاثة جات وجلنا صعب ما بيجاب م ع ن ا ولا أقول ا ن ا أو لقط حاجة و ده ده ا ل ث ا ث ي لازم يعني م ا ت ش الجيش وما نجيب ي ه كله فلا ج ي ب ه بس قبل ما أقول الكلام كله ب ي ت ي أمي ك ب ط ي لازم ترى حاجة مهمة ج د ا ا ن الرقم المهم الأماميك ب و ا ي ه 3 ة رقم المهمة ا ل ي ب ت ج ي ز كان كم؟ ر ب ع ة أربعة. أربعة. م ا هنا في ا ل أ ر ي ن ث ل ا ي ة الثلاث. كده ه ما ثلاث حياة بقى. خليكو أ م ع ن ا عاية رقم واحد. ج ي ز وفي أميريز. طبعاً دي ه ن ا ا ل أ و ي ن في ا ل ش ي و ع ي ي ت ر ب ي ف أ م ي ن ي ز اثنين. هو عا في مسا اللي هو راح و ا ل ل ا ج ه هو اسمه أ م ي ر ي ك ك ي ه طيب ي ب ر م رقم اثنين ك ل ي ا ل ي كان بيجي ر و ي د ه طيب. ط ب ع ا ن ا غلط يعني الحياة أفضل بكتير م ن ا ا ل ح ي ا واحد هو اسم أميرك ب ب ا ا ي ت لرقم واحد كلينك ي ا بيتر ك ا ع م ل ي ز هنقوله ا فين رقم اثنين في جايتين رقمتين كلينك ي ا بيتر ك ب ب غ ط ي اللي ما نسي أي م ن ه ا ولكن عمر مكان الطب ب ا ل ظ ه و ل يعني هناك فرق كبير جدا بين الأميرك ب ب ا ا ي ت واله ببغاي ت ر ع ج ع كم فرق رح نقول رقم ا ل مهم كم ا ثلاثة. ب ق ا هناك ثلاث طوب يقولينه ب ا ي ت العادي و ا ل ع م ا ل ي كبطيء. ا ي ه م ا ثلاث طوبه؟ هذول حسن هيك. هي ث ل ا ت سرع في الامتحان وحطافهم ر ب ع و ق ل ه ا بتكون ملين. يعني دول الثلاث طوب مهني. ع ا ل ط الأول الجرر ا ل ي ف ت ا ش ن الجرر ا ل ي ف ت ش ن هذا بغيت كلوية. في برهة إكمالية ا ن ر و ت ي هنا هذا الجرر ا ل ي ف ت ش ن أبي ل ل ي ت ي ه يعني بيبقى في في ب ر ت ق ل و ل ع ة ا ل ض ر ب ممكن يسقط ر ا ي ه و يبقى فيه بعض ا ه م ه م ا ت م ث ل روسيا ولكنها تبقى كثير عود يبقى جرعة م ا ر ك س ت ي ر ب ي ن ا تيجي عود جاي في ا ل ب ط ا ي ت العادي تبقى ضايد مش عالي عود اثنين ثالث هذا المهنة كان يبقى فيه الناس تنظر لك. لكن هنا ب ق ى ه ي e r y ل ت u n إذا لو ت د م ت t h ت ر ب س ت خ ت ر طبعا ا ل ب ض ا ق العادي بيقول t h u n أ ن م ا هنا ب ي ق و يعني very v ب ر ك لازم ت ك ت ث ل ا ث ل ى كلمة t h u لو ا ن ي ن هتاخذ ل ت ي ن د ر ج لو واحدة هتاخذ تلت د ر ج لو ثلاثة هتاخذ درجة كام؟ زي زي زي تنضب ل غ معايا روش معايا، ل ن ج ب ه ا م ع ا كلمة ت ن ض ر مهمة ج د ا ه ن ب بداية كذا، و خلينا نكمل ا ل ت فرق، تلت فرق ا ل ص ن د ا ل ب ا ت ي ة هذي ط ب ع ا مع ا ا ج ن د هنا الجند ب ت ب ق ى ف ي مايم أو ب ي ن و ب ي ن ك و في ب ع ن مرحلات مش موجودة، ليه مش موجودة؟ لأن العمليات ا ل ب ا ت ي ت دي ح ا ج ي ه حاجة فوقه، ل ه ه و مجرد أ ب س ه ل ا زفر طلبه بض، لا، زفر قليل. إنما كلما هنالك ا ل ف ي هي ثخ ا ل ر ا ب يعني حتى صغيره جدا هذا نجاي البض، فصعب عليا جدا إن أتخيل إن حتى صغيره د ي ت ج ل ك ا ي ه تجله جوند. لو حصل جوند، إذا ما ح ظ ر بق، ق ت ح ظ ر من أبست ز ج ي هم ضبط عليه. ب ا ي ت إنه كلا يتجين شوية، بقنا جوند. إنما م ع ض الحلال هي م ا ف ي ه ا ش ه إذا هذا ا ل ي ب ي ت في ك ك ح ا ج ثلاث حاجات. واحد ب ي ج ر ا ل ت ش اثنين ت ب ي ن د ثلاثة. ن ي وايد جو. عاية ولا مش عاية؟ رقم ت ل ث حاجة في ا ل ك ل ي ك ا ل م ت ش ر ة ق و ل م ه م ت ل حاجات. أول حاجة عملية جيدة. ثاني حاجة ل ط ي ت ة يعني ا س م مرة ك د ه عملية كبيرة ل ط ي ت وثالث حاجة. ثالث حاجة تبقى computation. computation ك ل ن ه ا لتنبسط من كم واحد؟ أن هذه ا ل ع م ي ي ة عندها قدرة عليه ا ن هي ت ط ل ع مواد أو ن ز ي م ا ت ه ا ض م ر ة ثم ت ا ط ع كل ج ر ب ط ر ق ة فشوف ب ى د ماني computation. و ن ا ح ظ ممكن تطلع له و أو ق ن ب ل ا س و تطلع له لو طلعت لبر وتم تعمل لك ك و ت ي ن ا ت ميديز معايا هتنزل ل ا ح ت وتم تعمل لك ا ي ه جلسترين ه ت ط ل ع فوق مشي جاي في الليبر وبتتجي من ف ب ا ي ت و ي ب ي ت ط ل ع فوق عمل لك ا ي ه مشكلة فرايد ولا ليف سال فرايد من هيتم جماعة ت ض ل ع ي ت ح ك ي ه ا مليون خم فداني مليون بدون أي نوع ا ل ا م برد ل ا ن ي ما أنا يجيب لك حالة الامتحان هدينا ج ل ا ث بطر ما يجيب لك حالة الامتحان. فيها مشكلة في ا ل ك ل ب عمل لي مشكلة في ر ا ي بطانة. يبقى نصف م ا 0 ة في ا ل م ا ئ هو يقص لي ع ا ل ي ة بطانة. ي ق و ل ل ي يعني هو يعني أي مشكلة في الدفا. في عمل مشكلة في بطانة يعني عملية بطانة. أول ي ك ف ي الحالة. آه. ل ذ ا دخل ع ي د ي بحالة هو يكتب ل ك فرمر. ا فرمر ا يعني ا يعني ه ي بالهالزديد. هو يعني أي فرمر ا عنده بالهالزديد. بس هو ليك ت ف ر ي الحالة. هو ك ا ت ب ه ا عشان يبقي ى ا ه عشان ي ح ا ر ة بالهالزديد. ط ي بزق ما ي ج ي يقولنا واحد الرايد و في توضيل ودخلت في الرايد ط ن د معنى كذا ن ه و ي ع في 2 0 0 ي ة ع ل ى ف ك ر ه العطية العادية ممكن تعمل ك د ه يعني اللي عنده ل ي ر عادي ج د ا ل عطية عادية ج د ا ممكن تعمله فترة ب ا ل و ر ة ريفيوجا في الرايد ط ن د ولكن لما بتيجي ف الحالة في الامتحان هو يقصد ا ي هو يقصد ع ل ب ك في بطاي. معيا ولا مش معيا. ب ع ا ي ا ممكن طبعاً ا ذ الحالة بقى هي ت ك بكره م س ح يعني ب ي ق و ل ا واحد عنده ليفر طبيعي وعنده ر ا ي ب و ر ة ف ي و ج يبي ي و ك يبي يقولك لأي حاجة المهم في مشكلة في ال معنى ك ه ا ن ه ي ا م ي ل ك ه ب ط عايز ي ب ه ا ك د ا اللي ه مشكلة ت ك ل ي المريض تفضل لي مش بطايتك عملية ه ب ب و c o m p l i c a t i و ك م ب p l i c a t i ع ت ق د هي ك ا أهم ب ا ل ن س ب ن ا في جنود ا ل س ي هو ا ل ن e n l a r g e إيه هي الحاجات اللي صارت enlarged liver هل يكون ا ل ب د كبير موضوع يعني هل كل الليبر لما يدبر ي و ج ع مش ع اللي يعمل ا ل ن ا ت د ل ي ب ر عشان ما تنتش ي ك ت ب و ك د ه الالتهابات والثلاثين اللي يعمل الناس ت الليبر الالتهابات والثلاثين ا ل ا ل ت ل ا أي ا ن ت ف ا في ا ل ن ب يخليه يوقع لين ب ا ل ت ا بالعديد ل ن ا ت عندهم العدید ت ح ى الليبر لما بيكون في المرحلة الأولى ق ل ي شوية م ا يوقع ممكن كمان التفلت ب ر ض ع ط ما بيخلوش يوقع ا ل ش م ا ن ي ز الضرميش، بس ي ا ي إيش مانيز؟ مش عارف عم حصل طوب القص الميور أو ك ل اللي هي كدايما تلا ا ل ك ا ر ة م ص ي م ع ذ ا الطوب بيوضعه الناس كلام ل ك ل ا م ا ل ا س ت ق و ل ي خشبة هو نفس كلام ا ل ك ا م ا ل ض ر ي ش بس ي ه ا ط و ب م ص ل ع ا جاي ه ن ا ل فترة إنترنتشن عادة ب ن ر ج ي ده تلت ش م ا ن ي ز يعني يعني حاجة كثيرة ي ر هي ا ي ه ما ع ل ه ب الحسيز ا ل ض ر ي ش ا ل ن ن ث ل ا ث ي T أيهم ثلاثة T. كولجيشن ما فيهم ولا كلك و ل ج س ت ببر. ليوجا، ا ل ن ي عملته بنورة عملتها خلاص ا ل كان ص ر طبعاً و ل ي س ي د دول الثلاثة اللي بيجوا، ف ا ل إ ن ت ر ن ي ش ن وثلاثة في. معيه ولا مش م ع ا ي ا إيه الانترتيجيشن ب ت ا ل ع خلينا نتبي طيب. كم حاجة؟ هيعرش ثلاثة اللي بس خمس. واحد. ا و ل حاجة نعملها إيه؟ أول حاجة نعملها إيه؟ ليبر ف ن ش ن د ر اللي أصغر ا ل ل ي ب ف و ن ش ن د ط ا ب و ل حاجة في أول عملية. ما ك ن ا ق ل ن ا اللي بتيش ا ل ع ر ي ب ة لأن ولا ت ز ن ت ر ي مكتوب جنبها د و ل ا ي أ ب ع ة ي ل ن ا ب ل البزنتري بفقلون إنه كان أربعة. ثاني حاجة ليبر ف و ن ش ن ر هنا ليبر فونشندر ت ع ط ى 1 0 ي 0 واط م ت ش ا ل ا ن ز ي م ا ت ما ت د ر ت ج ي د ولا ت ر ج لو زادت هتزيد بس مش عوي. دي مش عوي. يعني الجمبر مش بول. يعني المشكلة هنا مشكلة ا ي ه بوكر ولا حتى مشكلة عادي. س ا ل ا ل ي ن ت ما ت ما ب ت ع ش عوي نعمل حاجة لتجيب جدا جدا جدا الليبر فونشات تيجي في الم سيو وخلينا ن ل ف منها هي العطرين و س ي د ي ت العطرين و س ي ت ق و ل لك ق ب ل كده وأنا بشرح الليبر فونشات بت إ ن العطرين و س ي د ي ت النور ما ل م م ك ن لكام ثلاثة ر من ث ل 3 0 ده ش لثلاثين تليبر خ ل بيبقى أنا من ث ل ا ث ح ن لخمسين وبترتب جزء سو إيه كمان وما يبقى ف ي أي ز ي و ك ي ا ن ب ي ح و ة ا ل ل ي ب ا برضه تاع ا ل ط ر ي ف و س ي د ت ممكن ب ع ش يبقى في الأنبك هذا طيب ا خ و ا ن ا عياره شوي حتى دي مهمة ج د ا بالإنكيا ومثل حالة فممكن شخص الحالة بالكلمة القلاع تتصيب ب ي ل ع ا ل ي ج د ا ع ب د و لي مربع حولين ك د ا ج ي رقم ثلاثة ممكن تعمل أطرة ا و ن ويتعلم ن ت ع ا م ل أطرة ا و ن لو تعمل أ ل ب ل ي ج ر في من العكس شوف العكس و ت أ خ د منه عينة ح ت ا ت ي ج ا ل ش و ك المثالية بعد كده رقم أ يمكن تمني تمني رقم أربعة ظ ا ر ونور بلات بيتشر هنا ب ق ى ا ل م ا دي ا ش ا مش ا ر ف ع نرجع ش ا و ن ما ت ن س ع م ل ي مليون مليون دايرة حوالي ا ل ك ل م ن دي ليكو تايتوس. لو ا ن ت ت ا خ د رأي. كل عين بتصنع عنوش ا ط ش ا ن ا ا ن ت ي ج ي ش ن ا ن ا هنرفز ا ق ل ي ب ا في محل. يعني الليبة كله واحد ا ل ي تقلب كله. كان ا و ل حاجة عمل ا ن ت ي ج ي ش ن الأمية. اه ش و ف الليبة ك ا ن ش ن ت ت جايز كمل إ ل ه هنا في ا ل ل ي ب كونشنت ت ا ي م س أشوف في الأطراف أن أهم الموضوع هنا دي كلمة, دي كلمة الموضوع هي كوتيتود. وهنا ب ق د يعني ب ع ي ن عليك و م تنظر. جيت أنظر. ي ع ن كلمة كوتيتود مهمة لي. لأن اسم المرض ك ي ب ي ك هنا طيب. وعندما جيت أخذت الهباغيت في الحضرة الفيزيك، إنه و ا ل ما ق و ت ما بيعملش لي كوتيتود قبل عش، لبيقل ل ا ل و ا ي د ر ك س ن م ع ي ه م ش معيا. إنما هنا ب ق د بيعمل دي كوتيتود. ش ك ر ا بعد هذول يكتفون ولا أهل. لما جيل واحد عنده أعراض الهباغيت. لكن هنا فيني ب و ت و ص ت أبدأ ش كأنه ع ي ه إنه هو عم بيبي في ر ب ي خمس حاجة نعمل شفت إكتر ي ه أو ا ن ي ة لأنه كان بايرد إ ن ش ن بيعمل إ ن ش ن في القمة لكن هنا بقى ده ا ن ش ا عادي تقدر ت ل ا س ه ا ل شفت إكتر ي ط ب ع ا في إكتر ي ممكن أجي أفهم ط ا ً ر و شوية من تكلم شيء كبرايت لاند كل ك ل ا تري من كم كلمة تري من كم كلمة كل ت ع ي هو ن ظ ر ش ي حاجة ا ك ي د ف ي ل و مش ك ن كذا. ن ا ق و ل ن ا أيز ديس في باين جليشة ا ل ي ب ر بيعشان ت ر ي ا ل ع و ي ع ي ي ز ديس دي ق ا ل ممكن يصير ل م ث ل ا ما ي ع ش يطلع. عصر. اللي ف ل كيشة ب ت ع ا م ل مع ا ل ش يطلع. عشان ك د ه بيعمل. ا ا ر ي ت من ثلاث حاجات. ميديكل وعصبينيشن وسيرجيك. مرورك ما جاي ت ر ي يعني عملي عشان ل جاي تريل دي ش ل و لو جاي جاية ميديكال و س ب ي ر ي ش ن و ت د ر ي ة اللي ميديكال ا ك ت ر كره ا ن ظ ر ا ل أ م ي ك ا ل ج ز ا ي الفكرة ع ل ا ج ل عني ب ه ي د علاج الجذا ا ل ل أني أعمله ل ش ع ص ي ه ك ل ا هيك أ ر ا ق شوي بتعلمهم مني وقتي عشان تفكرون ط ب ع ا م ت ر و ن ي ا دول و كل أ ش ي كلوا ت ك ر و ن علموني بعد كل ش ي ن ع م و ي عليه و ن ا ن أ خ ذ الأمينات الجزيئة ونقول لي ع موية عن البروتين هذا ل ل ي يجي من m و ن ب ي م س t ي ونعرف نيس عيم واحد م ن كلروتينيا ا ا خ ل ي ب ا نطلع ع ل ي و م عاد يمكن عمل أ ص د ا ر ي ش عن أو أمريكا بريت و م ر ي ا شو ب د ي و ن أ خ ذ ا ل د يمكن عمل ت ر ش ل ي ت ش ك ل بريتمنت هكذا نور أمينك ب ي